بسم الله و ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على رسول الله <تصفيق> وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع ه د ه أ م ا بعد <تصفيق> هذا و المجلس التاسع عشر في س ل س ل ة التوضيح في رد شباط صاحب ر س ا ل ة إ ل ى غ ل ا ه التجريح <تصفيق> وكان هذا المجلس في ليله السادس والعشرين انشر ذ ه ا ل ق ا ع د ة للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه والالف من ا ل ه ج ر و إ ن شاء الله تعالى نذكر إ خ و ا ن ن ا ب أ ن ن ا في هذا المجلس إن يعني شاء الله وتعالى سوف نتعرض لمسائل ه ا م ة تحتاج منا إ ل ي ه الى أ ن نشحذ أ ذ ه ا ن ن ا حتى نستفيد من الدرس فسوف يتلخص الدرس في هذه ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله أهلا في ث ل ا ث ة عناصر العنصر ا ل أ و ل الرد على الشبهات التي يثيرها المنتمون إ ل ى ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة في الاحتجاج ببعض الفتاوى ل ق د ي م ه لبعض علماء ا ل س ن ة السلفيين والعنصر الثاني الرد على ش ب ه ة من يفرق بين التبليغيين ا ل أ ع ا ج م والتبليغيين العرب I'm sorry. Of تلخيص وحصر العلماء الربانيين الذين أ ف ت و ا ص ر ا ح ة ب إ خ ر ا ج ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة من حيز أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و أ ن ه ا تدخل في ضمن الثنتين والسبعين ف ر ق ة من أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء وقبل أ ن ن ب د أ في بيان هذه العناصر ا ل ث ل ا ث ة ن ق ر أ شيئا من فتوى ل ل د ا ع ي ة الواعظ محمد بن حسان يعني هي تعد يعني م ت م م ة لكلامه في ر س ا ل ة إ ل ى غلاه التجريح في ش أ ن ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ل فضيله ا ل ش ي ء ما قولكم في ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة وما معنى الخروج في سبيل الله وما موقفكم منه الجواب أ م ا ج م ا ع ة التبليغ فهي ج م ا ع ة على خير لا تعدم خيرا كثيرا تقدمه ا ل آ ن للامه أ م ة ل ت ع د خيرا كثيرا ت ق د م الآن للأمة والكمال لله جل وعلا وقد ه ذكرته ذ ا ما من ب ل والتمال لله جهة وعلا لا ل إخواني من جماعة ا من جهة ينقص ي إلا أ نصحت يهتموا الشرعي العلم وقد بطلب ن كثيرا من ا ل إ خ و ة القائمين على أ م ر ا ل ج م ا ع ة ب أ ن يجتهد بعضهم في طلب العلم الشرعي وبأن لا يقف من يقف البيان بآية كتاب من من من لا المساجد إلا من على علم ليذكر الله يقف يقف في صحيحة و ب ي حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ارادوا ان يدربوا الاخ على الكلام والتذكره فليكن هذا فيما بين الاخوه من باب التدريب لا من باب الاخبار ولعوام المسلمين في المساجد فهذه الفتوى افتى بها بمثل ما افتي به الان تماما شيخي فضيله الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين فقال هي ج م ا ع ة من أ ف ض ل الجماعات التي تعمل ا ل آ ن على ا ل س ا ح ة إ ل ا أ ن ه ينقصها العلم و أ ن ا أ ق و ل ب أ ن لا ينبغي على ا ل إ ط ل ا ق أ ن نحكم على جماعه من خلال اخطاء بعض, بعض الافراد أ ف ر د إ ن جماعة التبليغ ه هو ا الأخطاء التي ربما أخطاء كان والآن في عقدي يعلم بعض تصل إلى بين أ ن ه يعلم أ ن عند ش م ا ع ه التبليغ و ا ل د ع و ة أ خ ط ا ء ع ق د ي ة ولكنه لا يعتبر هذه ا ل أ خ ط ا ء ا ل ع ق د ي ة مبررا ل أ ه ل العلم أ ن يحكموا عليهم بالبدعة ه كما ل ل مثلا في جنوب شرق آسيا لكن لا ح ا آسيا في ينبغي جنوب أن ن شرق ع م م ا ل ك م من خلال خطأ ر د ي أو حتى م ن خ ل ا ل خطأ, خطأ ب ع ض الأسراد ف ا ل إ خ و ة على خير لا نفكهم ي على الله والكمال لله جل وعلا و أ ر ج و ما أ ر ج و ه ان لا يقول لي من خرج فقد أ ص ا ب ا ل س ن ة ومن لم يخرج فهو م خ د ل ع هذا لا ينبغي أ ن يقال وهذا لا اصل له و إ ن سالني أ ق و هل يجوز لي ان أ ق ر ج معهم في بعض ا ل أ ي ا م أ ق و ل له لا خ ر ج ولا ب أ س على ا ل إ ط ل ا ق لا ب ن ي ة أ ن الخروج هو ا ل س ن ة ولكن بنيه ان تبتعد قليلا عن الفتن التي نراها ا ل آ ن في الشوارع والطرقات و ب ن ي ة أ ن تظل في المسجد ف ت ر ة لتتربى فيها على أ خ ل ا ق النبي في طعامه وهده ي في شرابه وهده ي في وضوئه وهده ي في نومه لا حرج في ذلك بهذه ا ل ن ي ة و أ ر ج و أ الا اسال في هذا السؤال بعد ذلك, في هذا السؤال بعد ذلك هذا وليبين أ أ س الله تبارك وتعالى أن ؤ ل ف ق له و وإن ب ن أحدنا ا جميعا ي رعى على خطأا أ خ في ج م الحق ع ة ينتمي إ ي فليذهب إليه ه ا ل الذي عليه لأخيه وليبين له الحق الذي في المساله أ بأدب ل ة وحكمة ورحمة و و ت ض ع ع وإن إخوانك رأيت أحد ى خطأ بين ل الخطأ بادب ل ل ل ل ي من ا ا ك ت و ا ل س ن ة ب ح ك م ة و ر ح م ة وتواضع أ م ا أ ن تنطلق لتشنع ب ا ل ج م ا ع ة كلها و ب ا ل إ خ و ة بلا استثناء فليس هذا من العدل والكمال لله جل وعلا ولا ينبغي أ ن يفهم من جواب هذا أ ن ه جواب لكل أ ف ر ا د ج م ا ع ة التبليغ في غير مصر فأنا لتفريقة أتكلم, أتكلم عن واقع إخواننا النسبة حسان بين واقع طبعا جماعة ج التبليغ في ن ونحن ب شرق آسيا ي ع ي في بلاد العجم وبينها وبين جماعة التبليغ هنا في يأتي في الثاني سوف بلاد بلاد العرب سوف يأتي هذه الشبهة العجم العنصر الله جماعة هنا ان شاء وظهر ن هذه رض قد يعني رددنا على بعض ما ذكره حسان في, في الدرسين الماضيين من, يعني من قوله م ث ل انه لا يعلم ما ينتقد على ج م ا ع ة التبليغ فقط الا انهم لا يهتموا بطلب العلم الشرعي فبيننا في فان تكفي طبعا بل ليست الوحيدة عليهم يعني الوحيدة ان حسان سلمنا ان لمنع المؤاخذة كما اظهر حسان في هذا الكلام جدلا المؤاخذة المؤاخذة هذه الوحيدة فإن هذه هذه هؤلاء لو التصدر للدعوة حتى من ل أ ن ه لا يتصدر للدعوه إ ل ا من كان على علم قل <تصفيق> هذه سبيلي ادعو إ ل ى الله, الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن, <تصفيق> ومن ا ل ت ب ع ن ومن ن س ب ة ط ب ع ا ل ن س ب ه هذا ا ل ك ل ا م ن س ي ي سوف يأتي ب ي ا ن ه هذا الآن وحسان <تصفيق> ط بعض ا بلا الفتوى شك هذه ق ي ه يعني قد أ ص ل لمنهج الموازنات البدعي يعني بكل وضوح وبلا ت و ر ي ة وهو قد ذكر هذا ص ر ا ح ة في غير ما موضع أ ن ه يذهب ر ى أو ي إ ل ى منهج الموازنات أ ي أ ن ك إ ذ ا ذكرت مبتدعا او ذكرت حزبا أ و ف ر ق ة بدعيه ف إ ن ه من ا ل إ ن ص ا ف ومن العدل عند حسان وعند غيره من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ ن ك تذكر محاسن هذا المبتدع أ و محاسن هذه ا ل ف ر ق ة ا ل ب د ع ي ة بجانب ذكر سيئاتها و إ ل ا تكون و ق ع ة في الظلم وعدم الانصاف إ ن ص ف وطبعا يعني أكابر علماء ة قد بيانوا فساد بيانوا هذا ا ل ت أ ي ل وأن ل ل ق و به ي حد بدعا ذاته、بدعم. ما عرفها السلف الصالح أ ب د ا لوجدت م ا فتشت عشرات من كتب ا من ل ر ح و ا ل ت ع ي ل لو ج د أ ن أن ا ئ م ة الجرح والتعديل قد حذروا من آ ل ا ف من أ ه ل البدع دون أ ن يعرجوا على شيء من حسناتهم البته افكانوا من الظالمين ولم يعرفوا العدل حتى جاء هؤلاء ا ل ر و ي ب ض ة في هذا الزمان حتى يعلموا علماء ا ل س ن ة ا ل ع د ا ل ة أ و ا ل ع د ل هذا لا يكون أ ب د ا فكما قال ا ل إ م ا م مالك لن يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا فبالنسبه للعنصر ا ل أ و ل يعني من من أ ه م العلماء الذين سعى اعضاء ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة بل سعى رئيسها في ح ي ا ة هذا العالم ا ل ع ل ا م ة ابن باز رحمه الله تعالى ورئيس الجماعه في ذاك الوقت كان انعام ا ل حسن سعى هو وجماعته هو إلى تلبيس ح ق ي ق ة أ م ر ه ذ ه ا ل ج م ا ع ة بكل السبل والوسائل على ا ل ع ل ا م ة ابن باز على العلامة ابن باز ويعني إ ل ى حد ما نجحوا في أ و ل ا ل أ م ر في ذ ا ك حتى اقتنصوا من ا ل ع ل ا م ة ابن باز فتوى في الثناء عليهم بناء على ما وصل إ ل ي ه من أ م ر ه م المدلس ومعنى قام إ ن ع ا م الحسن بحب هذا التدليس ف <تصفيق> أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يظهر له فيها ج م ا ع ة التبليغ ب أ ن ه ا على منهج السلف الصالح ج م ل ة وتفصيلا ويعتذر ف هذه ا ل ر س ا ل ة إ ل ي ه عن بعض ا ل م ؤ خ ذ ا ت التي قد تكون أ خ ذ ت على ا ل ج م ا ع ة بمخارج وباعتذارات فيها ا ل ت ق ي ة والتدليس وهذه صوره ة من ذ ه يديه الرسالة التي أرسال إنعام الحسن إلى العلامة بن باز بخط يديه كانت موجودة في ضمن أبحاث ورسائل إلى صورة موجودة في بن ضمن بخط الرسائل ا ل خ ا ص ة بالعلامه عبد الرزاق حفيفي رحمه الله تعالى قد أهداني صورة منها ولد عبد الرزاق أهداني ولد عبد محمود منها الشيخ الشيخ صورة ح ف ن ق ر أ شيئا منها حتى ندرك كيف تمكن هؤلاء من التلبيس والتدليس على العلماء فقال نعم إن عام الحسن نعم إن نعم تشرفت بتناول <خطابي سمحتكم> خطاب سماحتكم خطاب أ ر س ل اليه من الشيخ ابن باز برقم أ ر ب ع ة عشر و س ت م ا ئ ة بعد ا ل أ ل ف نعم في السابع عشر من الشهر س ا ب ع ع ر من ا ل ش الثاني عشر يعني من شهر ذي الحجه للعام العام السابع بعد أ ر ب ع م ا ئ ة و الف من الهجره ثم قال بعد, يعني بعد الثناء والدعاء لخادم ل ش ي ل ا و ع ا ء ل خ د الحرمين الشريفين أ ن يحفظه الله و أ ن يرزقه التوفيق ا والسداد قال لقد أ ف ل ج صدري وقر عيني بتتبع سماحتكم ل أ خ ب ا ر ج م ا ع ة التبليغ التي تنجوب ا ل ا ف ا ق ة والبلدان ويبذل أ ع ض ا ء ه ا الغالي والنفيسه في سبيل تبليغ ا ل د ع و ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل ع ق <تصفيق> ي د ة ا ل س ل ف ي ة هكذا يدعي إ ن ع ا م الحسن أ ن ه يبلغ ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة مع جمعته <تصفيق> وحمل رساله الامر المعروف عنها على منك ا ل م ن العالم ولكن يجب ان ع يكون هناك اشياء اخرى ل لانه يكون هناك ل سألتم س ت م ح م عن طريقة اشياء ل اخرى لانه ز أ ع ن د م باعة يكون ة هناك اشياء اخرى الذين قد تميزوا عن غيرهم ب أ ن ه رحمه الله تعالى كان يصبر صبرا طويلا على المخالف إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة حتى يستنفذ معه كل وسائل النصح والتوجيه فهو في رحمه الله تعالى كما قد هذا في درس كما تعالى بينا قد سابق يستخدم في جرحيه احيانا بعض العبارات ا ل ر ف ي ق ة ا ل ل ط ي ف ة كما كان يفعل البخاري رحمه الله تعالى فكان البخاري يقول مثلا في الذي ترك حديثه فيه نظر فيه نظر هذه عبارة عدد في المطروك ترك بالكلية البخاري مثلا الراوي الذي عبارة ظاهر الأمر ليست من الجرح الشديد البخاري نظر نظر من ولكن من يقول ليست علم وصبره حديثه مقصد هذه عدد كلامه بين أ ن ه يقصد بهذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن الراوي م ط ر و ك الحديث لا تؤخذ روايته بالكليه فقال إ ن ع ا م حسن بعد ذلك س أ ل ت م عن ط ر ي ق ة ا ل ب ي ع ة ف أ ق و ل هي في ا ل ح ق ي ق ة ت و ب ة من المعاصي ونحن لا نذكر شيئا من طرق أو عن طرق ا ل ج ش ت ي ة و ا ل ن ق ش ب ن د ي ة و ا ل ق ا د ر ي ة و ا ل س ه ر و ر د ي ة مطلقا <تصفيق> و س ب ق أ ن أ و ض ح ت ذلك في خطابي لفضيله ة الشيخ الخصين الآتي سعد ذ ك ر هذه كذبة أول بيّن قد الشيخ سعد ا ل ح ص ي ن كذب هذا الرجل فيها الرجل فقال الشيخ, الشيخ سعد سعد بن الخصين في ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا إلى الى ا الحسن قال إ ا ل أ خ في ا ل إ س ل ا م الشيخ انعم الحسن هدانا الله و إ ي ا ه لاتباع ا ل س ن ة واعذنا و إ ي ا ه من البدعه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد فقد أ ز ع ج ن ا كثيرا أ ن أ ك د لنا بعض ا ل إ خ و ة الملتزمين ب ا ل د ع و ة المضحين من أ ج ل ه ا أ ن ك م بايعتموهم وعددا من ا ل إ خ و ة ج م ا ع ة الدعوه في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و آ ل ا ف من ا ل أ ع ا ج م على أ ر ب ع طرق ص و ف ي ه هو ا ح ت ج بكلام ش ي خ ص ع د الحسين فكذبه الشيخ ص ع د الحسين ب ش ه ا د ة هؤلاء ا ل ا خ و ة من ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ب أ ن ه م شهدوا ا أ ن إ ن ع ا م الحسن قد بايعهم وبايع عددا من الاعاج بالالاف على هذه ا ل أ ر ب ع طرق ا ل ص و ف ي ة التي كذب أ ن ه لا يبايع عليها في رسالته ل ل ش ي خ ابن ب س <تصفيق> ثم قال إ ن ع ا م ا ل حسن أ م ا من ن ا ح ي ة الكتب ا ل م ت د ا و ل ة بين بعض ا ل ج م ا ع ة مثل تبليغ نصاب نعم فضائل الحج ف أ و د ا ل إ ح ا ط ة أ ن تبليغ ن ص النصاب ب ي س كتاب ع م مفترض ليس ل أن ا ليس كتابا لكن هكذا كتب ليس كتابا وقال ولا, مؤلف ولا مؤلفا قال قائم ب ذ ا ت ه والصاب قائما بذاته نعم بل, هي مجموعة بل هي مجموعه كتب مجموعة كتب فضائل نعم انتهز اصحاب ب المطابع وتجار أ المطابع وتجار الكتب في الهند ي إ ذ ن مؤلفها العام بعدم حفظ حقوق ا ل ت أ ل ي ف فجمعوها مع غيرها من الكتب في مجلد واحد باسم تبليغ نصاب ا ح ترويجا ل ت ج ا ر ة الكتب والكسب المادي وأود إحاطة العلم المترجم العلم, أو العلم الكريم ان ل ك ر ي م أ ح ل ق ة التعليم ب ا ل ل غ ة ا ل أ ر د ي ة ن ع ه ي ق ر أ فيه كتاب فضائل ا ل أ ع م ا ل وتشتمل ي على ع د ة رسائل وهي فضائل ا ل ت ب ل ي ه وفضائل القران آ ن ل ك ر ي م ع م م إلى آخر ق ا ل وأما ك ت ا ب ر ي ا الصالحين ض فهو مقرر لدى ا ل ج م ا ع ة في ح للناطقين ق ة ا ت ع ل ي م ع م ل ل ن للناطقين ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ل ى جانب كتاب الادب أ د ب ل م ف ر ونحن لا ندري من ك ت المفرد أ د ب ا ل هذا يقرؤون في البتة وما نعرف هذا عنه. يعني وكتاب حياة الصحابة طيب. قال الشيخ ساعد في الرد على نحو هذا الكلام نحو هذا الكلام ف ي ر س ا ل ة أ خ ر ى كان أ ر س ل ه ا الشيخ سعد ا ل ح ص ي ن بعد ذلك إ ل ى ا ل ع ل ا م ة ابن باز يرد فيها على كلام إ ن ع انعام م ا ل ح س هذا غير الرسالة هذه الرسالة التي أرسلها غير إلى إ ن الحسن مباشرة طيب وأيضاً نقله على الشيخ سعد في الرد على الشبه السابقة قبل هذه الشبه وأيضا ما قاله الشيخ القصين الرد نقرأ في على قال قال هذه سعد الشيخ القصين سعد وجدت اعترافا خطيا منكم الامعام حسن هذه رسالة ب ا ل ب ي ع ة ل ل أ ع ا ج م وزاد الشيخ سعيد ف ا ع ت ر ف م ش ا ف ه ة ب ا ل ب ي ع ة ا لاثنين أ و ثلاثه من أ ه ل هذه البلاد ا ل س ع و د ي ة ووجدت اصرارا على استمرار هذه ا ل م خ ا ل ف ة وبقاء الشرك و ا ل ح ر ا ف ة في ت ب ل ي غ نصاب وقد ر أ ي ن ا كيف دب هذا الانحراف إ ل ى بعض إ خ و ا ن ي ن ا من ا ل ج م ا ع ة الذي لا نعرف أ ن ه وقع في بدعه في ب د البيعه <تصفيق> <تصفيق> فلا يتزوج أ ح د ه م <تصفيق> أ و يبني بيتا او يغير وظيفته الا بعد م و ا ف ق ة أ م ي ن الجماعه ة <تصفيق> <تصفيق> وقال لماذا يخص العرب برياض الصالحين <تصفح> <تصفح> الذي تلقته ا ل أ م ة بالقبول واعتبرته أ ص ح أصح, أصح الكتب في موضوعه <تصفح> ويخص العجم بتبليغ ا ن ص ا ب المليء بالخرافات و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة <تصفح> والذي يعلم ج م ا ع ة ا ل د ع و ة من العجم <تصفح> الشرك ة ا ل أ ك ب ر نعم بطلب ا ل ش ف ا ع ة من النبي صلى الله عليه وسلم دون الله ثم قال تتجنبون تعريض الدعاء لدروس التوحيد في مركز ا ل د ع و ة و ت م ت ن ع و ن من ا ل إ ن ك ا ر المباشر على المشركين ومرتكب الكبائر ل ح ج ة عدم البحث بالخلافيات فهذا يكذب قوله هنا للعلامه ب ا ا ز ما قاله م ح م د ر س ا ل ة ا ل أ م ر م ع ر و ف ه والنهي عن ح ا ل م ن ه ر وقال الشيخ سعد الحسين في رساله ة الكرة ي الاعلام ل بن باس الى الوالد الشيخ عبد العزيز بن باس رحمه وقد اتصل بنا احد الاخوه ل لأحمد الى ل قوله ليس الشيخ القصير صعد إ الوالد الشيخ عبد العزيز بن باس فقد اتصل بنا احد الاخوه ممن عرف, عرف بالجد والاجتهاد والتضحية مع جماعة مع بضع سنوات وخرج معهم أربع معهم أربعة أشهر وأكد هذا ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ب ي ع الشيخ ة إ ن ع ا م الحسن أ م ي ر ا ل ج م ا ع ة على أ ر ب ع طرق ا ل ج ش د ي ة و ا ل ن ق ش ب ن د ي ة و ا ل ق ا د ر ي ة والسهرورديه ة و أ ن قبل البيعة و أ ن ذ ر ب أ ن أ ه ل نجد لا يقرون مثل هذه البيعه ة ذ تجذيب ا واضح في في إنعام الحسن جليل في طيب أكمل وقال فهمت من احد الواقفين على ا ل ب ي ع ة حديثا وهو إ م ا م مسجد في ح ل حلة ابن دايل بن رياض في حلة انه ب دايل بالرياض أ ن حضر ب ي ع ة ا ل أ م ي ر العام لعدد من الدعاء يبلغ ا ل أ ر ب ع ي ن قبل شهرين وان س ل س ل ة ا ل ب ي ع ة م ت ص ل ة بالنبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه م ادير عليه وعليهم أ ث ن ا ء ا ل ب ي ع ة حبل من, من القماش ا ل أ ح م ر معلق ب ص ف ة د ا ئ م ة في ص ق ف غ ر ف ة ا ل أ م ي ر العام في مركز الجماعه بدله لهذا الغرض ورغبة التثبت إلى جدة وقابلت احد أ ف ر ا د ا ل ج م ا ع ة ل م ن ذكر لنا أ ن ه أ خ ذ ا ل ب ي ع ة نفسها ف أ ك د لي ذلك وزاد ب أ ن زوجته بايعت قبله ب إ م س ا ك ع م ا م ة ا ل أ م ي ر وترديد ا ل ب ي ع ة فانا لله ر ا ج ع و ن ط ب ع ا ه ذ اليه ا م أ ض ا نستفيد ن م في بيان ا ن ل ع ص راجعون اثار شبهته محمد حسان في الفتوى التي ق ر أ ن ا منذ قليل <تصفيق> انه فرق بين التبليغيين العجم والتبليغيين العرب فنقول له هذا الشيخ سعد الحسين من العلماء الافاضل يشهد و ي ن ق ر ش ه ا د ة عدد من ا ل ا خ و ة الذين بايعوا هذه ا ل ج م ا ع ة من اهل ا ل ر ي ا ض او من اهل ا ل م م ل ك ة من العرب انهم قد اخذت منهم البيعه ها؟ على هذه ا ل أ ر ب ع طرق ا ل ص و ف ي ة فمحمد حسان أ ر ا د أ ن أن, أن يعني يلبس ع ن ي ي ا ل أ م ر ب أ ن ه يقول ان فتواه العجم هذه تتنزل على اخفاء بعض ا ل أ م و ر على العرب اخفاء مثلا البيع على بعض العرب هذه بعض حتى إ ذ ا رسخت أ ق د ا م ه م في الجماعه ها؟ ويعني ت أ ك د و ا من صدق انتمائهم إ ل ي ه م و ص ف ر و ا م ث ل اليهم إ في الهند أ و في باكستان أ و في هذه الرحلات التي تستمر ث ل ا ث ة أ ش ه ر هناك صرحوا لهم بهذا و أ خ ذ و ا منهم البيعه على هذه ا ل أ ر ب ع طرق الصوفيه ة ذ ا واضح وجلي لكل من يعني عرف هذه ا ل ج م ا ع ثم أ خ ذ انعام الحسن يحاول أ ن يستغل حب ا ل ع ل ا م ة ا ل ن ب ا ز لنشر ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة في شتى انحاء العالم ب أ ن قال له في هذه ا ل ر س ا ل ة غير خاف على سماحتكم أ ن ج م ا ع ة التبليغ اشترك فيها حتى ا ل آ ن ملايين المسلمين في شبه ا ل ق ا ر ة الهنديه <تصفيق> ومنهم الاف العلماء والمشايخ وهذا وبعد لأنه هذه أمرها الكذب ذلك أيضا طبعا لأنه ما, ما نعلم عالما البتة اشترك في هذه الجماعة إلا وبعد ذلك لما من نعلم علم في حقيقة أمرها بين ما فيها مثل الشيخ سعد ا ل ح ص ي ن حفظه الله و إ ن بقي عالم يعني مغرر به فهذا لا ح ج ة فيه ولا, ولا يقال إ ن الاف العلماء اشتركوا ف ي ه هذا من التدليس الواضح والكذب المبين ولما حطت الجماعه ة رحى ل ا بادئ الأمر في <تصفيق> في هذه ا ل م م ل ك ة ا ل ف ت ي ة وعلى ر أ س ه م الشيخ محمد بن إ ب ر ا ه ي م آل ال ش ي خ و الشيخ والشيخ, والشيخ بن عبد الله بن حسن آل ال ش ي خ و الشيخ والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ نعم عمر بن حسن وغيرهم كثيرون نعم قال انهم أ و ل من آ ذ ر ا ل ج م ا ع ة و أ خ ذ و ا بيدها ولا زالت ا ل ج م ا ع ة تتمنى أ ن ي أ ت ي افرادها الى هذه الديار ا ل م ق د س ة ليتزودوا بالعلم والنصح هذا أ ي ض ا من التدليس وقد نقلنا لكم تصريح أو كشف ان ل ل ل ع ا ا ا م ة ف و ز أن هؤلاء قد أنهم لما كان يشرح درسا في التوحيد في أ ح د مساجد الرياض أ و ل ما دخل إ ل ى المسجد و ب د أ في الدرس ولوا على أ د ب ا ر ه م نافرين عن درس التوحيد فكذب إن إن الحسن ابن هنا تتمنى أن عام الجماعة باز بلاد قوله للشيخ تنزل إلى البلاد في التوحيد لكي تتعلم العلم、طيب. وهذه الشهاده شهد ة بها عدد من اهل العلم هناك في ا ل م م ل ك ة بل نحن نشهد بها هنا في بلادنا وقال لي بكل ص ر ا ح ة ووضوح يعني غير غير الكلام في التوحيد يعني نحن مللنا من هذا الكلام هذا وسبوا ص ر ا ح ة في مجلسي الشيخ سعد ا ل ق ص ي ن ب أ ق ض ى السباب وقال انعم الحسن وانتهز هذه الفرصه السعيده التي اتيحت لي لاعبر لسماحتكم قالس امتناني وعظيم فكري يعني ل آ خ ر الدعاء الذي دعا به ل ل ش ي خ ابن ب ا س ثم قال ا ل د ع ي لكم ب إ خ ل ا ص أ خ و ك م ومحبكم في الله ن ع محمد م انعام الحسن في ذي لجري يعني أيضا التي الثامن الحجة للعام السابع بعد الأربع مائم والألفون الرسالة بها ثم من عشر بعد شهر أرسل هذه إلى الشيخ سعد الحسين يحاول أ ن ي ت ب ر أ له فيها من ا ل م ؤ خ ذ ا ت والبدع التي وقف عليها الشيخ سعد الحسين ي ن وهنا عندما أ ل ل ة ا ب ع ة د م ا نبايع هؤلاء فإننا لا نبايع إ ل ا على ط ر ي ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح في حديث عباده بن الصامت أ ن ه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا هي م ق ي د ة ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عفيفي كبير أخبرني الشيخ الشيخ الشيخ العلامة عبد عفيفي رحمه الله تعالى بوضع علامة عبد لأن الشيخ عبد لأن هنا إلى مقال الرزاق الله حول الكلام ولد الرزاق الرزاق آخر رحمه قام كما محمود العلامة وقد قوس هذا بهذا أو وضع هذه العلامة هنا. استنكارا ً منه لهذا الكلام وليعلميه بكذب هذا الكلام وقد كذبه الشيخ ص ع د الحسين في الكلام الذي ق ر أ ن ا ه عليكم منذ قليل ومن أول بجواز الأمر مع كان هذا هذه الباب الشيخ باس بن في الخروج أفتة الجماعة و ب أ ن ه ا على خير وعلى ع ق ي د ة س ل ف ي ة كما ظهر له في ذاك الوقت من مثل إنعام من الأمير يعلمه الجمع لهم المملكة الحسن وبناء كان نايف يعني بأنه عن وأنه يعني يأذن الرسالة التي أرسلها إليه عليه أرسل الشيخ الباز رسالة إلى الله الداخلية لا إلا بالخروج هذه حفظه فيها هذه خيرا وزير يعرف في、المملكة. على أ ن يبلغوا ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة و أ ن يذكروا الناس بالتوحيد وبالعباده وبالذكر وبالاعمال ا ل ص ا ل ح و نعم لما بين و الشيخ ابن باز بعد ذلك من أحب رسالة الشيخ بكلام أ ووقف ب ف ت العلامة ا ا ل عبد ر ز ع ي ي في ف ووقف الجماعة بنفسه ولمس الخرافات التي عند هذه ا ل ج م ا ع ة خصوصا ا ي ض لما أ ر س ل بعض أ ه ل العلم وكان على راسهم ا ل ع ل ا م ة ربيع بن هادي حفظ الله إلى الهند ا إلى إلى ل م ق ر ا ل للجماعة ر ئ ي ي س و ر أ و ا ب أ ن ف س ه م القبور ا ل م و ج و د ة بالمقر الرئيسي ل ل ج م ا ع ة و أ ب ل غ و الشيخ ا ابن باز بهذا كانت هذه الفتوى ا ل أ خ ي ر ة ل ل ع ل ا م ة ابن باز التي بين فيها ا ل ب ر ا ء ة من بدع هذه الجماعه هنا قراوا أ ل ما ل قاله ت ا ح ك م الانتماء للفرق والجماعات ا ل إ س ل ا م ي ة ردا على ش ب ه ة الاحتجاج بالفتوى القديمه ة للشيخ ابن باز. نقرأ. ة وجوابها. ا للشيخ ش ب بعض ه ة ان ع ل والخاصة ل م ا ا ء عبد ابن ل ع ز ز ي ا ب ا ز رحمه الله تعالى. أ ث ن ى على هذه ا ل ج م ا ع ة أ و تلك في ر س ا ل ة خ ا ص ة أ و في إ ج ا ب ة لسؤال خاص الجواب معلوم أ ن الشيخ رحمه الله يملي فتاوى ولا يملي رسائله بل أكثر رسائله بل أكثر رسائله يكتبها ويرد عليهم يرد على غيرهم ويرد عليهم يرد ما ما غيرهم من الميل إلى هذه الجماعة ولا بالضروة رسائله بل رسائله على على إلى فتاوى كتابه أكثر هذه أ وعلى هذا الحزب ا ل و ت ص ب م يميلون إليه كما قال الله عن أمثالهم كل حزب لما لديهم ا قال الله إليه كل فرحون و عن ع حزب فرض إ م ل ا ء الشيخ رحمه الله ا ل ر س ا ل ة أ و اطلاعه عليها ك ا م ل ة فله ا س و ة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ينوع الجواب على قدر حال السائل كما ثبت عنه في ا ل ا ج ا ب ة عن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل بأنه وقتها الصلاة على وقتها او بر الوالدين او الجهاد في سبيل الله واحكام الاسلام ث ا ب ت ة وعلى سبيل المثال فان ا ل ا خ و ة من ج م ا ع ة ا ل ت ب ي غ يعرضون ي عن فتوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة رقم رقم اربع وسبعون و س ت م ا ئ ة والف في اليوم السابع من الشهر العاشر ل س ن ة سبع وعلى ت س ي ن و ا م ئ ة وألف و ل ع ر أ س ه ا الشيخ رحمه الله وفيها عن ج م ا ع ة ا ل ت ب ر ي غ أ ن ه ا تركت الكلام في تفاصيل ع ق ي د ة التوحيد وهو اصل الاسلام ل وهو الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم مجرد والدعوة المبادئ يعرف عنهم وصارحوا ولم الخروج والدعوة إليه الذي هو بها أمامهم إليه من الذي و ا ل أ ص و ل المعروفه دي عند ج م ا ع ة التبليغ ولن يعرف عن ج م انهم ع ة التبليغ أ وقفوا مواقف الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل د ع و ة إ ل ى تفاصيل ا ل ش ر ي ع ة و ص و ل ه ا وفروعها إ ن م ا لديهم مجرد خروج و إ ج م ا ل في ا ل د ع و ة لا يصلوا بمن يخرج معهم إ ل ى وعي إ س ل ا م ي أ و م ع ر ف ة بتفاصيل دينه وليس في هذا اتباع لسنه ة الرسل وليس في ذ الرسل اتباع س ن ة ا ل عليهم الصلاه ة والسلام ذ <تصفيق> ه آخر ف ت والسلام ى أو من ت ا الأخيرة الدائمة ى للجنة التي أ ر كان على ه ا ا ع ل ة جماعة المضادة بن باز التبليد بل بإخانها شأن يعرضون يغفون ويغففون الفتوى لهم التي فتاوى في أكمل أمر مجموع وهم لهم و أ و ص ى باقصاء كل, كل رسائله و أ ج و ب ا ت ه ا ل خ ا ص ة عن ج م ا ع ة التبريغ وغيرها وياخر فتاواه في ج م ا ع ة التبريغ ونشرت في م ج ل ة ا ل د ع و ة بالرياض وفي مجموع فتاواه يجوز الخلوز وبصيرة في في فلا التبليغ ليس بصيرة العقيدة لديه الثامن رحمه جماعة عندهم مسائل معهم لمن علم الجزء قال الله إلا ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي عليها أ ه ل س ن ة والجماعه حتى يرشدهم و ي ن ص ح ه م هكذا ا ل ع ل ا م ة ابن ب ا ز رحمه الله تعالى كما بين الشيخ سعد ا ل ف ص ي ن أ م ر ب إ ق ص ا ء و إ ب ع ا د كل الفتاوى ا ل ق د ي م ة لهم التي يحتج ا بها أ ع ض ا ء ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة والتي فيها شيء من الثناء على ا ل ج م ا ع ة و أ ن وأن آ خ ر فتوى له التي أ ض ا ف ه ا إ ل ى مجلد الفتاوى هي هذه الفتوى التي قراناها الان وفيها التحذير من الجمال طيب وأيضا الفتاوى الأخيرة الفتاوى نعم من نعم من الفتوى ا ل أ خ ي ر ة ل ل ع ل ا م ة ا بن باز هذه الفتوى التي أ ف ت ب ع في م د ي ن ة الطائف قبل أ ن يموت بسنتين رحمه الله تعالى والتي ق ر أ ن ا قبل ذلك و ن ق ر أ ه ا ا ل آ ن ل إ ت م ا م ا ل ف ا ئ د ة أ ن ه سئل رحمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه و اله و سلم في افتراق ا ل أ م م قوله ستفترق أ م ت ي على ثلاث و سبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة ف ا ل ج م ا ع ة التبليغ هل ما عنده من م شركيات وبدع و ج م ا ع ة الاخوان على ما عنده من تحزم وشق وشق العصا على ولاه ا ل أ م ر <تصفيق> وعدم السمع و ا ل ط ا ع ة هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق ا ل ه ا ل ك ة ف أ ج ا ب ه نعم رحمه الله <تصفيق> نعم تدخل في الثنتين والسبعين, تدخل في والسبعين. <تصفيق> من خالف عقيده اهل ا ل س ن ة دخل في اثنتين وسبعين المراد بقولي أ م ت ي اي أ م ة ا ل إ ج ا ب ة م اي استجابوا له. لهم و أ ظ ه ر و ا اتباعهم لهم ثلاث وسبعون فرقه ا ل ن ا ج ي ة ا ل س ا ل م ة التي اتبعته واستقامت على د ي ن ه ا واثنتان وسبعين واثن... واثنتان وسبعون ف ر ق ة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أ ق س ا م فاعاد ف السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن اثنتين وسبعين ف أ ج ا ب نعم نعم من ضمن اثنتين ل والسبعين هذه آ خ ر فتوى ل ل ع ل ا م بن مسخ في شان ج م ا ع ة التبليغ أ ن ج م ا ع ة التبليغ تدخل في ضمن الفرق اثنتين ل والسبعين الهالكة المبتدعة وأكد الشيخ صالح الفوزان هذا الأمر نعم. حيث قال حفظ الله آخر ما وأكد صدر حيث آخر حفظ من الشيخ ابن باز قبل أ ي ا م في م ج ل ة الدعوه يقول ان هؤلاء ا ل ج م ا ع ة ليس عندهم ب ص ي ر ة في التوحيد هذا هو ا ل أ س ا س إ ذ ا صار بصيرة خلصنا يبصرهم معنا ما عندهم بصيرة في التوحيد خلصنا منهم. نفضنا أيدينا منهم. ويقول أي الشيخ ابن باز فلا القروج إلا لعالم عندهم منهم منهم معهم في ويقول أي يجوز فعلق الشيخ الفوزان قائلا إ ذ ن صاروا هم بحاجه ة الدعوة إلى كلام يعني ابن الى ل ل ه ت ع ا ك م الدعوه بين ا ش ي يعني له في خ ابن باز الجرح ا بعض ع له ل أسوة و إئمة ت ي ل السابقين من أحياناً في في الجرح ه يقول ك ن أراد أن بطريقة قالوا فقال بالفعل أنكم ولكنه يقول لهم أنكم على جهل ولكنه قالوا عكسية صرح أ ن ه قال فلا يجوز الخروج معهم إ ل ا لعالم يبصرهم ماذا يعني هذا الكلام يعني أ ن ه م على جهل ي ح ت ا ج إ ل ى عالم يعلمهم نعم إ ذ ن صاروا هم ب ح ا ج ة إ ل ى ا ل د ع و ة كما قال الشيخ الفوزان إ ذ ن إ ذ ا كانوا نعم هم ب ح ا ج ة إ ل ى ا ل د ع و ة كيف يدعون الناس يعني أزوى ضحنا أزوى مارك الله طيب أ ع ط ي ن ي كتاب دفع الباب طيب. وكان أ ي ض ا من ضمن ما قاله الشيخ ب ن باز في الفتوى ا التي نشرت في م ج ل ة ا ل د ع و ة أ ن ه قال ولكن ج م ا ع ة التبليغ ا ل م ع ر و ف ة ا ل ه ن د ي ة عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات فهذا فيكم في الله له إليه كذب واضح بارك الله فيكم أن الشيخ بنباز قد تبين له كذب وتدليس إنعام الحسن في الرسالة التي كان إلي عن واقع جماعة التبليغ وتدليس تبين أرسل الهند في أن عن قد و أ ن ه قد صرح ص ر ا ح ة أ ن ج م ا ع ة التبليغ في الهند عندهم بدع وشركيات وخرافات فلا يحتج محتج بفتوى الشيخ ابن بازا القديمه ة إلا صاحب و و ى ب الا ن ن س ب ة لقول إ ع م ا ل ح س الرسالة ن قرأناها عن يعني الدعائه أن في الشيخ ادعائه محمد إ ب ر ا ه ي يؤيد الجماعة أيضا في م الجماعة كان أ و ل الأمر أول الأمر فأيضا هذا كان في أول الأمر. ثم لما تبين له ح ق ي ق ة حالهم أ ف ت ب هذه الفتوى أ ي ض ا ا ل أ خ ي ر ة التي ذكرت في ضمن مجموع فتواه ى رحمه ل ل تعالى ف ن ق رحمه أ عليكم للعلامة الفتوى م هذه د بن ب إ ر ا ي شيخ م الله ع ا ماسك م م بن ر ح تعالى نقرأ فتوى الشيخ ا ل ع ل ا م ة محمد بن إ ب ر ا ه ي م آ ل الشيخ من ه الله تعالى م محمد بن إ ب ر ا ه ي م إ ل ى ح ض ر ة صاحب السمو الملكي ا ل أ م ي ر خالد بن سعود رئيس الدوان الملكي المؤكر السلام ع الموقر وبعد م الاجتماس و وشاء ع المعظل إلى مقام حضرة صاحب الجلال الملك مقام من محمد عبد الحامل صاحب القادري حضرة عبد نوراني أحمد وعبد السلام القادري وسعود أ ح م د دهلوي حول طلبهم ا ل م س ا ع د ة في مشروع جمعيتهم التي سموها, التي سموها كليه ا ل د ع و ة والتبليغ الاسلاميه إ س ل م المرفوعة ي الكتيبات ة وكذلك بمن ر ا ت ه هذه م لسموكم أعرض أن ل ج ع ة لا خير ي ف ا فإنها, جمعية فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم جمعية بدعة وجدناها تشتمل على الضلال و ا ل ب د ع ة و ا ل د ع و ة إ ل ى ع ب ا د ة ا ل ك ب و ر والشرك ا ل أ م ر الذي لا يسعى السكوت عنه ولذا فسنقوم إن شاء, الله ان شاء الله بالرد عليها بما يكشف, ضلال بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها ونسأل الله أن ينصر ويعلي كلمته والسلام عليكم ورحمة الله واضح ينصر العلمة تعالى ورحمة محمد التبديق بالبدعة بن إبراهيم على جماعة اعد العذراء ان يتذكر فيها هذا و ن ف ي د ن ا ه ا تشتمل على الضلال والبدعه والدعوه الى عباده ا <تصفيق> من ا ل ت ب و ا ل ا ي في شأن و ا ل ش ع ة الفتوى نعم ا ل ص ا د ر ة برقم سته وسبعين بعد السبعمائه وسبعه عشر الف في المجلد الثاني في ا ل ص ف ح ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ ر ب ع ي ن أ ن ه ا ل ج ن ة د ا ئ م ة سئلت شكرا و س ؤ ل ت ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة عن م و ا ض ب ه ج م ا ع ة ا ل ت ب ر ي غ على م ذ ا ق ر ه الصور العشر ا ل أ خ ي ر ة من ا ل ق ر آ ن واعتكافهم يوم الخميس باستمرار وتحديد الخروج ب ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم أ ر ب ع ي ن يوما ثم أ ر ب ع ة أ ش ه ر والدعاء الجماعي بعد كل بيان, بعد بعد كل بيان فاجابت لقولها ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة كله بدعة فلا تجوز مشاركتهم حتى بمنهج والسنة وسئلت ي ف ر فقرة ك البدع أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم التي بعدها نعم و أ ي ض ا عن كتاب فضائل ا ل أ ع م ا ل لمحمد زكريا ف أ ج ا ب ت بقولها لا تجوز ق ر ا ء ة كتاب فضائل الاعمال أ ع م ل لا تجوز لا فضائل ل قراءة قراءة كتاب ا تجوز تجوز أ وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات ا ل م ك ت و ب ة على الناس、م. في المساجد أ و غيرها لما في ذلك تضليل الناس من في ونشره بما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينه بينهم ا ل ف ت ونحن ى ا ا ل ث ي ة بعد بعد الـ 400 والـ 21 21 بعد الـ ا ا ل ي مع ذرةً المجلد ننكر فيه الصفحة ل ي ة لكم بعد ا ي ن مزيل ة من م ج و ع فتاوى ل ج ن ة الامام د ئ الكتاب تعرف على ج م ا ع ة التبليغ ا ل أ ح ب ا ب ب ا ل ش ي خ سلطان العيد عبد ا ن ل ه وايضا صدرت فتوى من ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة فتوى م ط و ل ة في التحذير من كتاب تبليغ نصاب وكتاب تاريخ مشايخ جشد وكلاهما لمحمد زكريا ابن مؤسس ا ل ج م ا ع ة و ي ع ن ي ن ذ ك ل موضع الشاهد فقط من هذه الفتوى الذي ذكره هنا شيخ سلطان العيد <تصفيق> وكان ه ذ ي الفتوى برقم 2 0 ر ي ن ل ف و م ا ئ ت و ا ر ب ع ي في المجلد الثاني في ا ل ص ف ح ة السابعه والتسعين نعم قالوا وقالت أعضاء اللج... قال اعضاء وقالت أ الاجندين <تصفيق> ما الكتب مما نقي له في هذه ذكر السؤال من البدع ا ل م ن ك ر ة ومن الخرافات ا لا ت ي نعم ل تستند إ ل ى ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة ولا إ ل ى أ ص ل كتاب الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقول بذلك ولا يعتقده إ ل ا من انتكست ف ط ر ت ه و ع م ي ت ب ص ي ر ت ه وضل عن سواء السبيل أ ي ن محمد حسان من مثل هذه الفتاوى حيث أ ن ه قام بنقل هذه الفتاوى التي ق د ي م ة ا ل طبعت في المجلدات ا ل ق د ي م ة ل ل ج ن ة الدائمه ة أ ن ا كانت تقول في ذاك الوقت من جماعة التبليغ وحتى التكفير من تقول ذلك في جماعات ما دعوة وحتى محمد يجرأ وأدخل وعندها دل والإخوان أنصار السنة سبيل كلها دعوة خطأ للآخر و أ ع عن ر ض هذه اعرض ل الأخيرة للجنة ف ت و و ى دائمة أ عن فتوى الشيخ ابن بازل ا خ ي ر ة الذي كان رئيس ك ا ن رئيس ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة و اعرض عن فتوى العلام عبد الرزاق عفيفي الذي كان, كان نائب رئيس ا ل ل ج ن ة الدائمه ة ا ا ر ر ت ق أ ن ا الآن الجواب الشبهة عليكم قبل ولكن عليكم من سأقرأ مرة أخرى حتى يعني نتم عن هذه التي قال فيها حسان ان هذه الجماعات هي جماعات دعوه عندها خ ط أ وصواب و أ ن العلماء أ ف ت و ا به بانها ليست من اهل البدع وانها ليست من الفرق المبتدعه قول ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي والتي حكم فيها على هذه ا ل ج م ا ع ة بالبدعه وبالضلال بل لم يفرق بين ج م ا ع ة العجم وجماعه ة العرب في فتوى ن ا ا ل ع ل ل ا ا م ة ع ب د ر ز ا ق عفيفي اقرا أت... فتوى فضيله شيخ العلامه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى سئل الشيخ رحمه الله عن خروج ج م ا ع ة التبليغ لتذكير الناس ب ع ظ م ة الله فقال الشيخ الواقع أ ن ه م مبتدع مخرفون و أ ص ح ا ب طرق ق ا د ر ي ة وغيرها وخروجهم ليس في سبيل الله و ل ك ن ه في سبيل الياس هم لا يدعون إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة ولكن يدعون إ ل ى الياس شيخهم في بنجلاديش أ م ا الخروج بقدر ا ل د ع و ة إ ل ى الله فهو خروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج ج م ا ع ة التبليغ وفي أ أ ن ا ع ر ا ل ل ت ب غ من زمان قديم و ه م ا ل م م ب ت د ع ة في أي ك ايضا ن كانوا هم ف مصر و إ س رد عليه او بيان ا ل ع ن ص ر الثاني الذي كلنا سوف نبين الشبله ه ا ت ي ي ف من الذين فيه ر ق و ن ب ن ن التبليغ في بلاد العجم وفي بلاد العرب وكذا الشيخ عبد الرزاق عبد في وفي يصرح أ يعرف ج م ا ع ة التبليغ في كل مكان أ ن ه م المبتدعه في كل مكان سواء في مصر أ و في أ م ر ي ك ا أ و حتى في السعوديه ة ك ذ ا و أ ن ه م مبتدعه مخرفون أ ص ح ا ب طرق قادريه وطرق صوفيه ونحن بينا أ ن ه حتى و إ ن كان بعض العرب المغرر به سواء من اهل مصر أ و من اهل السعوديه ة في بادي يبايعون الأمر لا يبايعون على الطرق ولكنهم بعد ذلك إ ذ ا تمكنوا من الانتماء لشيخ ا ل ج م ا ع ة الياس أ و من الرسوخ في التحذل ل ل ج م ا ع ة أ خ ذ من بعضهم بعد ذلك البيض و... <تصفيق> ا ل وصل ا ل أ م ر نعم ب ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق ع ف ي ف رحمه انه ل ل ه ع م أ ن نقل عنه أ ن ه افتى بقتل نعم رؤوس أ ع ض ا ء هذه ا ل ج م ا ع ة الذين هم على هذه الطرق ا ل ص و ف ي ة ا ل ش ر ك ي ة مع م ع ر ف ن هذه الفتوى من خلال ا ل ر س ا ل ة التي كان أ ر س ل بها ابراهيم, إبراهيم الحسين أ خ و الشيخ سعد الحسين وكان يميل إ ل ى هذه ا ل ج م ا ع ة وقد ك ا ن يكون هو السبب في التحاق الشيخ, الشيخ سعد الحسين في أ و ل ا ل أ م ر نعم بهذه ا ل ج م ا ع ة ف ه ذ ه ر س ا ل ة أ ي ض ا بخط يدي إ ب ر ا ه ي م الحسين حياه الله ح ي ا ة ط ي ب ة وختم لنا و... وله ب خ ا ت م ة حسنه ة بالخاتمة الحسنة ورحمة امين السلام عليكم ل ل وبركاته حول بعد برفقه كتابة كتابة التبليغ بعد عبدالعزيز بخادته بعد حفظكم لفضيلتكم الله اشفع ان اجتمع الشيخ الله الحج حفظه جمعة جديدة فضيلة وناقشهم فيما ينقله, فيما ينقله المعارضون لهم عنهم ولعل اطلاعكم على المرفقات يخفف عنهم حكم, فضيلته حكم فضيلتكم بقتلهم حسب ما نقله عنكم ا ل أ خ سعد الحصين هذه ا ل أ ي ا م في كتاب منه و ز ع ه ا في ك ت ا ب ة منه وزعها على نطاق واسع وارجو أن ل الا ي ش م ه ذ الحكم لا <تصفيق> نعم أن يشمل هذا الحكم من ناظرهم من كبار العلماء مثل المفتي السابق واللاحق ولا يشمل صغار أ ب ن ا ئ ك مثل إ ب ر ا ه ي م يقصد نفسه يعني وصالح وغيرهم من مدرسي التوحيد في ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وغيرها و ن س أ ل الله أ ن يمنحنا ك ل م ة الحق في الغضب والرضا من ابنك ومحبك إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن ا ل ح ص ي ن في الثالث عشر من الشهر ا ل أ و ل للعام الثامن بعد الأربعمائة والألف نعم هو يقصد بهذه الرسالة مرجع بهذه هو نعم يقصد أن ا ل شيخ ابن باز رحمه, رحمه الله تعالى لما نعم جلس مع انعام الحسن ومع غيره من أ ع ض ا ء ا ل ج م ا ع ة ثم قام انعام الحسن ب إ ر س ا ل هذه الرساله من الشيخ التي ق ر أ ن ا عليكم اعضاءها ف ر أ ى الشيخ ابن باز في ظاهر ما ر أ ى له أ ن هذه ا ل ج م ا ع ة ليست كما يقال عنها و أ ن حكم ا ل ع ل ا م عبد الرزاق في اعليها مثلا أو حكم غيري من أهل العلم غيري أهل قد يكون بناء على أ م و ر لم تصح عنه حتى تبين الشيخ المنويز بعد ذلك ب إ ص ر ا ر هؤلاء العلماء على ح ق ي ق ة أ م ر هذه ا ل ج م ا ع ة ثم بوقوفه على البدع التي عندها هذه الجماعه بنفسه أ ف ت ى بعد ذلك بهذه الفتوى ا ل أ خ ي ر ة التي ق ر أ ن ا ه ا عليكم الشيخ من ب س و ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق ع ف ي ف ي رحمه الله تعالى هو نائب رئيس ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة كان شديدا عليهم كما ظ ه ر في هذه ا ل ر س ا ل ة من أ و ل ا ل أ م ر كان يعلم ح ق ي ق ة أ م ر ه م كما ذكر هو في الفتوى ا ل أ خ ر ى أنه يعلم حالهم في مصر وفي السعودية وحتى في أمريكا أو حالهم اليهود يعلم في وفي السعودية في في دولة وحتى حتى بص هم يخرجون في تل أ ب ي ك اليهود يسمحون لهم بالخروج ل ل د ع و ة المزعومه في داخل تل أ ب ي ك ل أ ن ه م لا يتكلموا لا في ت و ح ي د ولا في الشرك ولا في شيء ا ل بدك هذا بالنسبة ابن باز ا للشيخ وللجنة ل ا ئ م ب ا ل ن س ب ة أ ي ض ا للشيخ ابن وسيمون ف... كان للشيخ ابن وسيمون أ ي ض ا في أ و ل ا ل أ م ر فتاوى يظهر منها أ ي ض ا على حسب ما ظهر له أ ن ه يؤيد هذه ا ل ج م ا ع ة ويرى أ ن ه م عندهم جهد في ا ل د ع و ة وكما ذكر في هذه الفتاوى أ ن ه ظهر لهم له ن ه م أ ن ه م على جهد في تبليغ التوحيد كما هو ظن في أ و ل ا ل أ م ر وعلى جهد في تعليم الناس للدين واحكم ا العبادات على ما كان يصل اليه من هؤلاء الذين كانوا يتعاطفون مع ا ل ج م ا ع ة في أ و ل ا ل أ م ر فكان يفتي بهذا كما يعني صرح حسان ان حسان لم ي ج ذ ب في ادعائه على شخص ي من و ص ي م ي ن هنا أ ن ه كان فعلا في أ و ل ا ل أ م ر يفتي ب ل ي ب الخروج مع ا ج م ا ه ولكن هذه ا ذ ه الفتاوى من شخص ي من و ص ي م ي ن لمن ي ت ض ب ر فيها كانت مقيده ة ب أ ن هذا بلغه وأنه الذي إذا وجد هذه المخالفات التي ادعيت ل عليهم فانه بلا شك هذه المخالفات ليست من منهج ا ل س ن ة ورجمان <تصفيق> وفي ه ذ ا ي ق و ل أعلامة ربيع ب ن ه ا ي حفظه ا ل ل ه ج م ا ل وفي الرد على هذا بالفتاة يقول م للشيخ ابن هذه في ر س ا ل ة ص غ ي ر ة طبعت في فتوى كان كتبها العلامه ربيع وكانت سجلت بصوته وطبعتها دار الامام ق فقد ر أ وصلني ل هذا ا احمد ل قال الشيخ ربيع فقد وصلت إلى ربيع ربيع هادين ن للعلامتين كلاما السلفيين ق وصلت إليها وصلت إلي قد وصلت إ ل ي أ و ر ا ق تتضمن كلاما للعلامتين السلفيين الشيخ ابن باز وابن عثيمين يقوم بعض جماعه ا ل ت ب ر ي غ بنشره وترويجيه بين الجهال و ومن لا يعرف ح ق ي ق ة منهجهم الباطل وعقائدهم الفاسده والواقع ان في كلام الشيخين ما يدينهم فكلام الشيخ ابن باز مبني على تقرير من رجل تبليغي او متعاطف معهم ح ت ى لشيخ ابن باز خلاف ما هم عليه وصورهم له, له على غير صورتهم الحقيقيه ة يؤكد, يؤكد ما ن ق و ل قول, قول, قول اللقاءات ولا الشيخ الله الناس في حاجة شديدة الى مثل هذه اللقاءات الطيبة ابن باس ان حاجة شك شديدة دي رحمه هذه ا ل م م ج وهذه ع على ة التذكير ل ل ا ب و الدعوة التمسك بالإسلام هذه إلى ه كانت ف ت و ة قديمه الشيخ بنباس ا ل وتطبيق ي ت ع م وتطبيق ج الجماعة ر والخرافات التقرير ذكر تقريره ي التوحيد يحي في د البدع قد تدعو فهذا صاحب التمسك بالإسلام إلى ت و من أن أن هذه تعاليمه وتجريد التوحيد لهم من البدع والخرافات فبسبب ذلك مدحهم الشيخ ولو قال فيهم صاحب التقرير ك ل م ة الحق وصورهم على حقيقتهم وبين ّ ح ق ي ق ة منهجهم الفاسد لما ر أ ي ن ا من ا ل إ م ا م ابن ماز السلفي الموحد إ ل ا الطعن فيهم والتحذير منهم ومن بدعهم كما فعل ذلك في آ خ ر فتاواه فيهم ا ل م ر ف ق ة بهذا وفي كلام العلامه ة بن عثيمين ما يدينهم انظر إ ل ى قوله ا ل آ ت ي ولا حظ إ ذ ا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أ ن تصحح وما كان على خلاف مذهب السلف ف إ ن ه يجب إ ن ك ا ر ه والتحذير ممن يسلب ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب فتولي بل... طيب اقرأ الشيخ عليها. ولا شك أن الاختلاف بين السلفيين أهل السنة شك أن بين أ ه ل ا ل س ن ة والتوحيد وبين ش م ا ع ة التفريغ اختلاف, اختلاف, اختلاف شديد, شديد وعميق في العقيده ة و ا ل م ن ج فهم ك ر والمنهج د ي ة معطلة ل ص ف ت ا ل العبادة والسلوك ه وصوفية في يبايعون في الضلال و ذلك أن ذ ه الطرق الطرور ا على ل تقوم ووحدة و والشرك بالقبور وغير د الضلالات ذلك من الضلالات وهذا قطعا لا يعرفه عنهم العلامه بن عثيمين ولو عرف ذلك عنهم ل أ د ا ل ه م بالضلال ولحذر منهم أ ش د التحذير ولسلك معهم المسلك السلفي كما فعل شيخاه ا ل إ م ا م محمد بن إ ب ر ا ه ي م و ا ل إ م ا م ابن باز وكما فعل ا ل شيخ ا ل أ ل ب ا ن ي والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ الفوزان وشيخ حمود التوجري وشيخ وشيخ تقي الدين الهلاي القصيم سعد والشيخ سيف الرحمن والشيخ محمد أسلم ولهؤلاء ا ش والشيخ ي سيف خ أسلم الرحمن ل محمد و مؤلفات ع ظ ي م ة تبين ضلال ج م ا ع ة التبليغ و خ ط و ر ة أ م ا ه م عليه من العقائد والمنهج الضال فليرجع طالب الحق إ ل ي ه اليها ر ج ع طالب الحق ل إ ي وقد رجع ع ب د الرحمن المصري عما كتبه في ا ل ت ن ا ئ ي على ج م ا ع ة التبليغ واعترف بخطئه عندي هذا كان أ ح د أ م ر ا ء ج م ا ع ة التبليغ من مصر و أ م ا يوسف ا ل م ل ا ح ي فهو ممن ع ش ر ه م سنين ط و ي ل ة ثم、هم. كتب فيهم كتابا يبين فيه ضلالهم وفساد عقائدهم ثم مع ا ل أ س ف الشديد تراجع عن الحق و ا ل ح ق ي ق ة وكتب فيهم كتابه ا ل أ خ ي ر وكتابه ا ل أ و ل يدينه وما كتبه فيهم علماء المنهج, المنهج يضحض باطله <تصفيق> <تصفيق> وما كتبه فيهم علماء المنهج يدحض باطله و ا ل ق ا ع د ة العظيمه الجرح مقدم الجرح مقدم على التعديل تبطل كل م ت ح من أ ي قائل لو كان التبريريون يلتزمون القواعد ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ص ح ي ح ة ويسلكون مسالك أ ه ل العلم والنصح ل ل إ س ل ا م والمسلمين <تصفيق> افتح نحن على فتاوى الشيخ من عصمان ا ل أ خ ي ر ة التي نقلها الشيخ ربيع هنا والتي كنا قد نقلناها أ ي ض ا في كتاب دفع البغي ك ذ ل ك نقلتها في كتاب الكواشف ا ل ج ل ي ل هات الفهرس يا احمد هات ا ل ف ه س هات ا ه ر س ا ك ل ه هات ا ل ف ي ر ه ا ت الفهرس بارك الله ن ا ت ا ل ف س بارك الله هات ا ه ر س بارك ا ل ل ا ت ا ل ف ر ت ع ل ي ه ر ا ر ك الله ا ل ر س ر ك الله ه ا ل ف ه ر ا ر ك الله ه ل ف ه ا الله هات ا ل ه ر س ب ه ا ت ه ا ر ا ل ل ف ه ا ل بارك ا ه ا ت الفه ا ت الفهه ا ت الفه ه ه ر س ك ت ا ل ه ا ب ا ا فتاوى صالح الله تعالى فضيلة شيخ محمد صالح بن عصيمين رحمه سئل الشيخ رحمه الله هذه ا ل أ س ئ ل ة ا ل خ م س ة فيما يتعلق ب ج م ا ع ة التبليغ سؤال ا ل أ و ل هذه من الفتوى ا ل أ خ ي ر ة التي أ ف ت ى فيها ابن ع ص ي م ي ن والتي تؤكد كلامها الذي العلامة نقله ن ه ربيع نعم ن م ح ي اذا قال ملاحظة إ كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أ ن تصحح وما كان على خلاف مذهب السلف إ ن ه يجب إ ن ك ا ر ه والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب كما في فتاة عصيمين ابن التسعة, والثلاثين بعد التسعة وهذه كانت من ضمن الفتاوى التي نشرها أ ع ض ا ء ج م ا ع ة التبليغ طبعا بلا شك هنا لما بلغ ا ب ن و ث ي م ي ن و ت أ ك د يقينا كما سيظهر في هذه الفتاوى من مخالفات التبليغ ل ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة ذكر ما سوف نسمعه ا ل ا الله فكان ترتيبهم في الخروج أ ن يكون بعض الوقت فيه حلقات للذكر فكان من ترتيبهم في هذه ا ل ح ل ق أن أو شخصين يجتمع كل ث ل ان ث ة أ يجتمع كل شخصين أو ث ل او ث ة أن يجتمع كل شخصين ث ل ا ث ة فيتداخلون العشر ا ل ص و ر ا ل أ خ ي ر ة من ا ل ق ر آ ن ثم التشهد ثم الصلاه ة ا ا ل إ ب ر ي ي م ة فما حكمهم ا ل م و ا ظ ب ة على هذا العمل بهذه ا ل ط ر ي ق ة غالبا على وجه التقرب إ ل ى الله الجواب العبادات ا ل ت و ق ف ي ة فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يشرع منها إ ل ا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ل أ ن الله تعالى أ ن ك ر على الذين يتبعون ما شرع لهم من دون, ما شرع ما شرع لهم من دون الله ورسوله فقال أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله ولولا ك ل م ة الفصل ل ق د ي بينهم والعبادات ت و ق ي ف ي ة في جنسها وقدرها وصفاتها وزمانها ومكانها وسببها فلا بد أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة م ط ا ب ق ة للشرع في هذه الامور أ م م و و ر ذكر السائل ن هذا لذكر الله لذكر الترتيب عز ج ل و ا القرآن يحتاج إلى توقيف فإن كان واردا عن النبي صلى الله العين والرأس ء ة إلى صلى عليه وسلم فعلى توقيف فإن عن وإن كان, غير وان كان غير وارد ففيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كفايه ة وغنى طيب إلى آخر الفتوى طيب ب إلى الآن آخر إقرأ ع د ا سؤال الثاني الذكر حلق ثم في ك ت و ن مناقشة في ست مواضيع ا فقط في في ست ل غ ا التي ل ب وهي تسمى ع ن د ه وهي إله إلا الله م الكلمة ثم بالصفات الطيبة الست لا إلا الصلاة ذات والفضوع تحقيق الخشوع ثم العلم،, ثم العلم مع الذكر ثم إ ق ر ا م المسلم ثم تصحيح ا ل ن ي ة ثم ا ل د ع و ة إ ل ى الله والخروج في سبيل الله السؤال هل هذه الاصول ش ا م ل ة فلا يحتاج معها إ ل ى غيرها الدين, كل، الدين كله فما وجه النقص الجواب لا شك أ ن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه وان أ اوفى ل ل ك ا م أ وأشمل ن الكلام وابين الكلام واشمل الكلام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد بين رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدين كله ه إبراهيم هذا الله الله عليه كله راه الله لعلك تبلغ الشاب الحدث اللغة العربية رسول صلى وسلم الدين、كله. وذلك فيما راه عمر عمر بن الخطاب قال عمر ع بن بأننا بيّن بن محمد فيما نحسن وقد ن قراءة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إ ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد س و ا ل الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه منا أ ح د فجلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و أ س ن د ركبتيه إ ل ى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م فذكر له أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ثم قال أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن فذكر له ا ل إ ي م ا ن ثم قال أ ق ب ل ن ي عن ا ل إ ح س ا ن فذكر له ذلك لا ثم لا قال لا لا لا لا لا لا. إلى آخر الحديث وإلى آخر الفتوى التي فيها الشيخ الجلاء أن هذه الأصول الستة إن جماعة التبليغ بلا شك هي لا توفي بكل أصول الدعوة أو بكل أصول الدين وأن أصول الدين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جبريل طب اقرأ الثالثة آخر آخر تؤخذ اقرأ فيها جماعة كما حديث بيّن وصمين هي توفي في أو وأن فتو بن أن عن من هذه شك ق السؤال شيخه رحمه الله فهذه الأمور التي ا لا, لا الفاتهة الثالثة يعني الآخر الفاتهة لا الفاتهة كتابها ئ ل نوصيل إليه بالتفصيل حتى لا نوصيل عليه معروفة حتى هذه أكثر يعني يعني يرجع من محبا حتى موجودة س الثالث بعض من يفسر لا إ ل ه إ ل ا الله يفسرها بقوله هي إ خ ر ا ج اليقين الفاسد من القلب على ا ل أ ش ي ا ء و إ د خ ا ل اليقين الصحيح على ذات الله أ ن ه لا خالق إ ل ا الله ولا رازق إ ل ا الله ولا مدبر إ ل ا الله فهل هذا التفسير صحيح ف إ ن لم يكن صحيحا فما التفسير الصحيح الجواب هذا التفسير ليس بصحيح لأن, لأن, تفسير لان تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إ ل ا توحيد الربوبيه فقط ومعلوم أ ن توحيد الربوبيه وحده لا يدخل ا ل إ ن س ا ن في ا ل إ س ل ا م ولو كان يدخل في ا ل إ س ل ا م ويعصم ماله ودمه لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لا تحل دماؤهم ل أ ن ه م يؤمنون إ ي م ا ن ا كاملا و ي ك ذ ر و ن إ ق ر ا ر ا كاملا ب أ ن الله سبحانه وحده هو ا ل ق ا ل ق الرازق المدبر ل ل أ م و ر ومع ذلك فإنهم ذلك لم يدخلوا في ا ل إ س ل ا م بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم و أ م و ا ل ه م وسبى وسبى ذراريهم وسبى ذ ضراري، ر ضراري، الى ر ذراريهم ذراريهم ي ه م نعم وسبى وسبى إ آ خ ر الفتوى التي بين فيها العلامه ابنه وسيمين بجلاء أ ن تفسير ج م ا ع ة التبليل و ك ل م ة التوحيد بهذا له التفسير الباطل يعد مخالفا يعد من معنى الصحيح ل ك ل م ة التوحيد أ ن ه ا تفسر ب أ ن ه لا معبود بحق إ ل ا الله وهذا واضح فان الشيخ ينكر على هذه ا ل ج م ا ع ة كل ما عندها من بدع و أ ص و ل ب ا ط ل ة و أ ن ه لما أ ف ت ى في أ و ل ا ل أ م ر بجواز الخروج معها كان ما كان يدري أ و ما كان يظن أ ن ه ا تدعو إ ل ى هذه ا ل أ ص و ل أو إلى هذه البدع بهذه الطريقة حتى هذه بهذه ي ع نكتفي ي ا ن هذه ا ل ت و ى ط بهذا نكتفي ب ب ق ي ة الفتاوى ممكن ن ا ل م أ ن ترجعوا اليها في الكتاب إن ش ايضا ء الله ط ب أ ي مما يؤكد أ ن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أول اول ل أ أ م ر م الامر أو لما كان ا يفتي بهذه ف ت و جواز الخروج ع الجماعة ا أول م أ أ ن ه كان يفتي بها على, على حرف كما يقال أ و أ ن ه كان يؤكد دائما في كل فتاوى هذه الفتاوى القادمة على حد علميه أن ل أ ن ه كان يعلم أ ن ه ظهر الخلاف فيهم ولكن يتورع الشيخ ابن عثيمين عن أ ن يفتي ب ا ل ب د ع ة أ و بالتحذير من فلان أ و من علان أ و من ف ر ق ة أ و من ج م ا ع ة إ ل ا بعد أ ن تتبين له ا ل ح ق ي ق ة كامله ة فكان يفتي على ما كان من من اللي اللي اللي اللي اللي كانوا كان ما يراهم حالهم الذي أيضا من يدلسون عليه يأتي على حسب به أو ض الطلبه الذين غرر بي من قبل ا ل ج م ا ع ة سواء من أ ه ل ا ل م م ل ك ة أ و من غيرها أ و من المتعاطفين معهم والذين يريدون يعني تمرير أ م ر هذه ا ل ج م ا ع ة باي ط ر ي ق ة ويريدون أ ن ي ق ت ن س و ا من مثل الشيخ ابن الموسيمين ي ن ا ع ل فكان اي فتوى في لا لا ا يراه أو ب م ا ي س م ع من ه ؤ ل ا ء من ا ل أ خ ب ا ر التي لم تكن ك ا م ل ة في حقيقه ة امر ع ز ي ا ل ج م ا ع ة فكان نعم أ خ و ن ا ا ل أ خ خالد خالد بن عبد الرحمن بارك الله فيه إلى الجماعة اتباع أخيرا هذه ثم يعني وفق الله سبحانه وتعالى إ ل ى ت أ ل ي ف هذا الكتاب ا ل أ خ ي ر الذي سماه ب ك ل م ة حق في ج م ا ع ة التبليغ وفي, وفي الجماعه ة الإسلامية يعني يتراجع فيه يعني ي ف عن ا ل ك ت ا ب ا ل ق د ي م ا ل على ل ذ ي فيه أثنى ا ج م ا ا ع ة ل ل ت ب ي غ فكان ك المواضع التي من ضمن ذ ر ه ا هذا التراجع أنه كان أنه قال قال في يعني أنه أنه أنه نعم أنا يعني عزمت على أن أؤلف أبين أؤلف كتاباً <تصفيق> وجوب الدعوه الى الكتاب والسنن بفهم سلف ا ل ا م ة ومنهاج ج م ا ع ة التبليغ في ذلك وبعد أ ن جمعت م ا د ة الكتاب اتصلت على ا ل شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى <تصفيق> و س أ ل ت ه عن ر أ ي ه في ا ل ج م ا ع ة ف أ ث ن ى على اهل بلده من الجماعه وتحفظ على غيرهم من الجماعه في بلاد العجم الهند والباكستان هذا هذا يراه وظهر له غيرهم الأمر يعني فتاوى الشيخ القديمة في أول الأمر كانت أيضا القيد كان على ما الجماعة داخل المملكة الحزمة وكان العجم الشيخة الكتاب في في في في يتحفظ في يثني أول أول أدى شأن أخبرت على من من بقصة بعض وطلبت منه أ ن نصح فنصحني وليتني عملت بنصحه أ ل ا أ ن ش ر هذا الكتاب بين الناس الكتاب الذي فيه الثناء على جماعة من الشيخ الواطم خالد بن عبد الرحمن لما سأله أن ينشر كتابا المصر على تبليغ سأله أفتة بن فيه ينشر فيه من من بن أن عبد ا ل د ع و ة إ ل ى الخروج مع جماعه التبليغ, أو فيه الثناء على التبليغ. قال له جماعة التبليغ ن ص الشيخ بن عثيمين الا ينشر هذا الكتاب بين الناس, نعم، لأن الناس قال الشيخ لان الناس قد اختلفوا فيهم بين قادح ومادح وقال وان كان ولا بد فاكتب ر س ا ل ة و ج ع ل ه ا خ ا ص ة بك ولمن يريد أ ن يطالعها هذا مما يؤكد أ ن الشيخ ا ل ن موثي مما كان على ث ق ة منهم و أ ن ه إ ل ى ان أ ف ت ى هذه الفتوى ا ل أ خ ي ر ة كان على ر ي ب ة من أ م ر ه م ب د ل ي ل أ ن ه أ ي ض ا فرق في ف ت ا و ى ا ل ق د ي م ة بين العرب والعجم الحسب ما حال العرب في المنبكة <تصفيق> ثم طبعا لما يعني بدأ الشيخ الحسين لهم الله ثم ظهر حفظه سعد في بدأ وكذلك الشيخ وعبد ابن ل ر ز ا ق عفيفي ثم ع د ذلك الشيخ ا ب ب ا ز يظهرون ع ن ي ي بجلاء ما عند هذه ا ل ج م ا ع ة من البدع والخرافات وكانت فتواهم و ا ض ح ة و ص ر ي ح ة في الحكم عليها ب ا ل ب د ع والضلاله و ا ل خ ر ا ف ة كما ق ر أ ن ا عليكم منذ قليل فبلا شك ما الشيخ من أن يخالف ابن باسمين أكابل وبالتالي الشيخ الثلة أهل العلم ما وازع شك من أن هذه كانت هذه الفتاوى ا ل أ خ ي ر ة التي ت ب ر أ فيها من أ ص و ل ج م ا ع ة التبليغ ا ل ب د ع ي ة وبين انها م خ ا ل ف ة ل أ ص و ل المنهج ا ل س ل ف ي فكان ا ل أ و ل ى بحسان إ ن كان ناصحا للمسلمين لما سئل عن جماعة التبليغ يبين لهم الفتاوى الأخيرة لأهل العلم ولا يقتصر فقط على جماعة عن أن يبين يقتصر هذه فقط الفتوى ا ل ق د ي م ة التي عزاها الى الشيخ ب ن و ث ي م ي ن أ و إ ل ى الفتوى ا ل ق د ي م ة للجنه الدائم الشيخ أ ب و بكر الجزائري حفظها الله وللأسف و ل ل أ س ف الشيخ أ ب و بكر ه وابن يعد هو و جبريل ن ا ش ي جبرين خ ابن جبرين من العلماء الذين شذوا عن ج م ا ع ة العلماء في الحكم على ج م ا ع ة التبليغ ولذلك يعني لم يعتبر أ ح د من أ ه ل العلم بكلامهم بل يعني ردوا عليهم ردا شديدا حتى لا ينخدع للشباب بهذه الفتاوى ا ل ب ا ط ل ة ف أ ف ت ى الشيخ أ ب و بكر الجزائري رداه الله إ ل ى الحق بهذه الفتوى نعم التي قال فيها ن ص ك ه ن ا حتى نقرا اه انه ق ا إ ن ج م ا ع ة التبليغ والله لا توجد ج م ا ع ة في العالم الاسلامي إ س ل م العالم ي في ا ل إ خير منها في نشر ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ص ل ا ح ا ل أ ف ر ا د لذا أ د ع و ك يعني يدعو تتراجع عن أن ن السائل إلى ت ر ظ ك ا ل ينبغي ا على الاخ هذا المؤلف ان يذكر فتوى ك ا م ل ة في أ و ل ك ت ا ب ل أ ن ه قام بتقطيع الفتوى في طول الكتاب فيصعب أ ن ت ص ف ح الكتاب كله حتى نقراه م ر ة واحده ة <تصفيق> نعم صاحب ذ ا الكتاب و ا ل أ خ أ ب و همام محمد ا بن علي الصومعي البيضاني نعم قام بتعليق ج م ع يعني أو ب يعني على فتوى العلامه احمد النجمي في الرد على أ ب ي بكر الجزائري أ نقرأ ن ي ع ما قاله الشيخ أ ب و بكر و... و... ونردد به مباشره ما قاله الشيخ أ ح م د النجمي ونعني كنا سوف نتعب في تقليل الصفحه ة قال العلامة النجم أحمد ح ف ظ الله وبارك في جهده فقد عرض في فقد علي أ ح د و ا ل إ خ و ة السلفيين فتوى ص ا د ر ة من الشيخ أ ب ي بكر الجزائري يقول إ ن ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي ه والله لا توجد ج م ا ع ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي خير منها في نشر ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ص ل ا ح ا ل أ ف ر ا د فقال ا ل ع ل ا م ة أ ح م د ا ل ن ج م هكذا يحلف أ ب و بكر <تصفيق> هذه اليمينه ا ل ف ا ج ر ة طيب ت ق ر أ أ ن ت لك ن تقلب الصفحات يعني كلام الشيخ النجمي هنا في أ ع ل ى الصفحه هكذا يحب أ ب و بكر هذه اليمين ا ل ف ا ج ر ة أ ن ه يكون ج م ا ع ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي خير من ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ و أ ق و ل مع ا ل أ س ف يا أ ب ا بكر ف كنت أ ظ ن أ ن ه سيبلغ بك ا ل خ ذ ل ا ن إ ل ى هذا الحد تفضل ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ ا ل ص و ف ي ة ا ل ك ب و ر ي ة ا ل ق ر ا ف ي ة الديبنديه、الديوبندية. الم ش ر ك تعلم ف ض ل ه ا ى عقيدة العقيدة التوحيد السلفية ل أ تعلم أ ن مؤسس هذه ا ل ج م ا ع ة قبره في المسجد أ ل م تعلم أ ن ه ي د ر س عند قبور ا ل س و ف ي ة يطلب منهم الفيوضات أ ل م تعلم أ ن ج م ا ع ة التبريغ م ب ن ي ة على أ ر ب ع ك ر ك ق س و ف ي ة أ ل م تعلم أنهم يعادون أ ه ل التوحيد الم تسمع ت ربك يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد روحي وإلى إليك الم ذ ي ن ن لئن قبلك ك أ ش ر تسمع لا عملك ولتكونن ل ا ا يحفظن من خ ر ي ن أ ل ت س م ربك تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ف ل الا تزعم ا ل ل ه إ آخر تتقي الله يا جابر تزعم بهذا الزعم وتقسم عليه م ح ا ر ب ة ل ع ق ي د ة التوحيد في بلد التوحيد و د و ل ة التوحيد وفي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول التوحيد و أ ن ت تزعم أ ن ك فسرت كتاب الله هلا ت ع ظ ت مما في كتاب الله من زجر عن الشرك و د ع و ة إ ل ى التوحيد هل من ت و ب ة يا جابر و إ ن ي ل أ ق ط ع انك ان لقيت الله و أ ن ت مصر على آ ذ ه الفتوى فسيكون موقفك بين يدي الله موقفا صعبا فتب الى الله قبل أ ن يغلق, يغلق الباب ولا يقبل منك المتاب, ولا يقبل منك المتاب فان استكبرت و أ ب ي ت فما أ ظ ن ه الا أ ن ه تودع منك وبالله التوفيق يتباه والحليب عليك أحمد بن يحيى بن الناصح النجمين أحمد ا ل ل المباركة ص ا ف يجزيه ه و خير الجزاء على هذا البيان الواضح الذي به تقطع جهيزه كل خطيب ب وبهذا شبه بيان بياننا السابق بيانه بأن التبليغ بلاد بلاد نعم نعم يعني وبهذا نكون شبه انتهينا من العنصر الأول وكذلك العنصر الثاني يعني نحن شيئا منه في ونزيده في بيانه بأن نقول إن أعضاء جماعة التبليغ في بلاد العجم وفي بلاد العرب الكلام شيئا في في في وفي الأول وكذلك وفي متفقون على ا ل أ ص و ل السته التي ابتدعها محمد بن الياس فلا فرق بينهم فانهم في كل بياناتهم وفي أ غ ل ب بياناتهم سواء في مصر أ و في بلاد التوحيد في ا ل م م ل ك ة أ و في بلاد العجم يصرحون ب أ ن دعوتهم قد بنيت على الصفات السته ا ل إ ي م ا ن ي ة والتي نحن قد تكلمنا عليها وبينا ما فيها من بدع ومخالفات لاصول المنهج السلفي, السلفي في الدروس ا ل س ا ب ق نعم وثانيا كما أ ي ض ا قد بينا إ ن التمليغيين العرب يوافقون العجم في التنفير من العلم والعلماء وضربنا لكم أ م ث ل ة ع د ي د ة لا نحتاج الى اعادتها أ ن ه م ينفرون ل م ا مجالس العلم بل بعضهم كما ذكرت لكم يسب العلماء وبعض الغلا م ي ن قد يكفر العلماء سواء من العرب أ و من العجم هنا في مصر بعض الغلا من أ م ر ا ء ج م ا ع ة التبليغ يكفرون المسلمين ويكفرون السلافيين بالخصوص ويكفرون العلماء وهم يعلمون هذا و ي ن اخفى بعضه؟ بعضهم هذا بعض الجماعة الغلام من أمرأ ف يكفرون هذه البلاد ي بعض العلماء فجمعوا بين التصوف والخروج صاروا ص و ف ي ة خوارج ش فلا فرق بين العرب ل ا بين ع و م في ا ل ل غ و و إ ن م ا الحكم على بعض السذج و ز ج من ا ل ي ي ن خ ر و ولا ن ممن عندهم عندهم مع الجماعة علم كالهمج بعض العرب الرعاعة هذه فقه بلاد لا في ادع كل ناعق ولا, يعني ولا سبيل لنا عليهم إ ل ا أ ن نقول إ ن أ ق ل أ ح و ا ل ه م الجهل ولكن من يتداخل ع ن ي ي معهم ويحاول أ ن ينصحهم أ و ان يبين لهم يظهر له أ ن ه م لم يقفوا عن د ح د الجهل البسيط فقط بل انتقلوا إ ل ى الجهل المركب القائم على التعصب لهذه الجماعة والتعصب لما هم عليه من باطل مما يلحقهم ب أ ه ل البدع و إ ن كانوا على جهل لانهم تعصبوا لجهلهم و أ ب و ا ان يتعلموا و أ ب و ا ان يسمعوا للنصح فهم من هذا الباب صاروا من أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء و إ ن لم يبايعوا على الطرق ا ل ص و ف ي ة فهذه ا ل ب ي ع ة على الطرق ا ل أ ر ب ع ة هي بدعه اعظم و أ ع ظ م هم يتفاوتون في التزام هذه البدعه و إ ن كان كلهم على ب د ع ة وعلى بدعة وعلى ض ل ا ل ة ويكفي حكم العلماء عليهم العرب والعجم من ج م ا ع ة التبليغ ينفرون وينفرون من التوحيد و ذ واضح وجل وقد ذكرت لكم ما حدث معي في أ ك ث ر من موقف انهم يصرحون ص ر ا ح ة بالنفور من التوحيد انهم لا يريدون أ ن يسمعوا كلام التوحيد و أ ن ه م قد ملوا من سماع الكلام في التوحيد و أ ن ه م ان وجدوا مجلس علم في أ ي مسجد من المساجد خرجوا وابوا ان, يحضروا هذا المجلس أبوا أن يتعلموا وخصوصا إ ذ ا كان في ا ل ع ق ي د ة أ و في التوحيد هذا واضح لكل من عنده إ ن ص ا ف ويتتبع ع ن ي ي أو أحوال وأيضا وفي وفي يعرف في غيره طيب الجماعة العرب مصر المملكة بلاد هذه من هذه ا ل ج م ا ع ة في بلاد العرب هي على بدع التصوف في كثير من عباداتها وهذا واضح لمن يعرفهم وفي بعض ا ل أ ذ ك ا ر وفي بعض الضعيفة والموضوع و الضعيفة في الأحاديث التي يحتاج البيانات بياناتهم بعض بها أصحاب ك ذ ل ك في وكذلك في قولهم في أنهم قد أنهم ا ت ف ق و ا على أن هذه ا ل ج م ا ع ة تمشي او تسير بالالهام هنا في مصر من يتتبع بيانات هذه ا ل ج م ا ع ة تجد انهم يحومون حول هذا المعنى يذكرون قصصا خ ر ا ف ي ة و ه م ي ة لبعض اتباعهم او لبعض امرائهم انه حدث معه كذا وكذا من هذه الكرامات ا ل م ز ع و م ة على طريقه ا ل م ت ص و ف و وكلهم يشتركون في إ ع ط ا ء الولاء والتعصب لمحمد أو ل إ ي ا س مؤسس ا ل ج م ا ع ة ف إ ذ ا ذكرت مؤسس ا ل ج م ا ع ة ب أ ي سوء أ و حذرت من ضلاله ومن انحرافه عن ا ل س ن ة غضبوا عليك أ ش د الغضب هنا في مصر وما ق ب ل منك ك ل م ة و ا ح د ة في التحذير منه فهم يوالون رؤساء هذه ا ل ج م ا ع ة في الهند وباكستان ف ي ولا يقبلون الكلام فيهم ابدا ً ولا يقبلون أ ن يقال أ ن ه م أ ص ح اصحاب ب طرق و ف ي بدعية ة أنهم ص طرق صوفيه ة بدعية م يوالونهم ي ولا ق ب ل الكلام فيه. وبعض أمراء مصر كما ذكرنا وكذلك بعض الأمراء ل ل و وبعض ن ذكرنا أمراء كما ا ا فيهم مصر في بقية بعض ب د ا ل ع ر ب ي ة يسافرون إ ل ى الهند و إ ل ى ب ا ك س ت ا ن ويبايعون هناك على هذه الطرق الصوفيه ة البلعية وينأخفوا ذ البدعيه ع ى أ ت ع السذج هنا ا ل ر باركة ب هذا وهذه واضح حقائق يجب أن تعلم وأن تنشر بين الناس حتى ذ هذا ه اللهم الجماعة من التغرير بالمسلمين أكثر من من يستطيع أكثر طيب ب ا ل ن س ب ة للعنصر الثالث و ا ل أ خ ي ر في هذا الدرس أ ن ن ان ق و م إن شاء الله بحصر نعم بحصر أ س م ا ء العلماء الذين حكموا على هذه ا ل ج م ا ع ة بالبدعه والضلاله وانها تخرج عن حيز ا ل ف ر ق ة الناجيه ة الله ورد عليه ولا, ولا حتى يحتاج إ ل ى الرد عليه أ ن كلامه من ا ل ن ح ا ل ع ل م ي ي ة ع ن ي نأسف أنه كلام سقت ط من ليس فيه اي لمحه علمي يعني معذرة واحد متعصب تعصب أعمى ذ ه ا ا ل ج م علميه ا ف ش ي خ ا ل ج ب ر ن للأسف ظ ر الأخيرة منه منذ الميثاق السنوات أن, أن أعطى هذه هذا في البيع خصوصا أو أعطى أعطى هذه ا ل ج م ا ع ة تسمى ب ج م ا ع ة حقوق ا ل إ ن س ا ن في ا ل م م ل ك ة التي كان فيها س ل م ا ن ا ل ع و د ة وسافرت حوالي و م ن ا على شكل تهمه ة الوقاعة وكانه وقتذر ولكنه وقد أو الواضح الإخوان ولكل هذه الجماعات. ولذلك تتابعت ردود ذلك هذا قبلها التعصب لجماعة الجماعات تتابعت الغلماء عن منذ من منه هذه ظهر يظهر هذه حتى بعد بدأ ع ل ي وحذروا من كلامه هذا وبينوا أ ن ه لا يؤخذ بكلامه هذا البتا ولا يقبل وليس له أ ي وجه من الاعتبار ف... ف... وكان أحد إخواننا من... من الكويت مبارك إخواننا تقريبا الظفيري بعبد الله بن مبارك الله صالفيق على ابن ج ب ر ي ن في ثنائه على الاخوان وعلى التبليغ وقدم لهذا ا ل ر د المشايخ ا ل أ ج ل ة ربيع, ربيع بن هاجر حفظه الله والشيخ عبيد, عبيد الجادري وأظن أحمد أيضا الشيخ زيد نعم نزاك الشيخ المجمع الشيخ المدخل الله زيد يعني من احب ان يرجع ر أ ى هذا ك ت ا فليرجع إ ل ي ه ونحن لا, لا نحب أ ن نطيل في ذكر الباطل بفضل الله أ ت ي ن ا بالكلام الواضح البين الذي به يرد على كل من يعني تسول له نفسه أ ن يثني أ و أن يمدح هذه الجماعه وبلا شك هذا من الجرح ا ل م ف ص ر الواضح الجلي مثل الشمس في ربيعه النهار الذي ما يرده منصف البته لا يرده إ ل ا صاحب هوى أ و إ ل ا جاهل ب ح ق ي ق ة أ م ر هذه الجماعه فمن العلماء الذين أ ف ت و ا بخروج هذه الجماعه عن حيز الفرقه الناجيه كما بينا ا ل ع ل ا م ة ابن باز وقد ق ر أ ن ا فتواه و كذلك ممن أ ف ت ى بهذا ا ل ع ل ا م ة صالح الفوزان وكنا و قد ق ر أ ن ا فتوى ا ل ع ل ا م ة الفوزان من قبل في الدرس السابق والذي قبله و أ ي ض ا أ ف ت ى بهذا ا ل ع ل ا م ة الحدال حيث قال ا ل ع ل ا م ة صالح والحدام أ حفظه الله ا ل إ خ و ا ن وجماعه التبليغ ليسوا من أ ه ل المناهج ا ل ص ح ي ح ة ف إ ن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أ ص ل في سلف هذه الامه أ م ة ل ي س و ن منج السلف أيضا أفتب ذ ا العلامة وعبد الله ابن وعبد غديام حفظه الله حيث قال البلاد هذه يقصد يقصد ا ل م م ل ك ة كانت ما تعرف ا س م جماعات لكن و ف د علينا ناس من الخارج من الخارج نعم الخارج فعندنا مثلا ما يسمونهم م ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين وعندنا مثلا ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ وفيه جماعات ك ث ي ر ة كل واحد ي ر أ س له ج م ا ع ة يريد الناس يتبعون هذه الجماعه الحق واحد كما ذكرت لكم أ ن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين افتراق ا ل أ م م و أ ن هذه ا ل أ م ة ستفترق على ثلاث وسبعين ف ر ق ة ثم ذكر الحديث نعم كل ف ر ق ة ت ن ش أ بينه وبين ا ل ف ر ق ة ا ل أ خ ر ى عداوه وهكذا سماهم العلامه ا ص ا ل ه ع ل فرق ف و أ ك د هذا بذكر حديث افتراق ا ل أ م ة مما يؤكد أ ن ه يرى أ ن هذه ا ل ف ر ق ة من هذه الفرق ا ل ه ا ل ك ة وفي ا ل ح ق ي ق ة ان هذه الجماعات عملت حركات في البلد حركات س ي ئ ة المخالفة يعني من الحركات المخالفة للسنة الحركات وتستقطب الشباب بخاصه لانهم لا يريدون الناس الكبار لكن ي أ ت و ن أ ب ن ا ء المدارس في المتوسط <تصفيق> وفي الثانوي وهكذا البنات فيه ف ا ل آ ن د ع و ة ل ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين وفيه د ع و ة ل ج م ا ع ة التبليغ حتى في مدارس البنات فلماذا لا يكون ا ل إ ن س ا ن مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو لا ليس مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلامه الجماعة من من لا الرسول الله وأيضاً طبعاً الشيخ الحصين كلام واضح في قراءته في من السنة وليس من مناج السلف الصلاة أخيراً هو عليه وآله هذه ليس صلى ليست أهل وليس وصريح في طيب سعد وتستفضن فأن من العلماء الذين أ ف ت و ا بهذا ووقفت على فتواه اخيرا المحدث ع ل ا ل م حماد بن محمد ا ل أ ن ص ا ر ي رحمه الله تعالى فقد حفظه نقل ولده الأخ وعبد الأول ابن محمد ابن الأنصاري الأخ الأول الله نعم في كتابه أ و في ترجمته التي تسمى بالمجموع في ت ر ج م ة ا ل ع ل ا م ة المحدث الشيخ حماد بن محمد ا ل أ ن ص ا ر ي وسيرته و أ ق و ا ل ه ورحلاته وكان ا ل أ خ عبد ا ل أ و ل بارك الله ف ي ا ن ي ن س خ ة من هذا الكتاب لما كنت زرته في ا ل م د ي ن ة فقال الأخ عبدالأول نعم و ا ل أ خ عبد ا ل أ و ل قد ساق ب ع ض هذه ا ل ت ر ج م ة على ط ر ي ق ة ما كان يفعله عبد الله بن احمد مع أ ب ي ه ا ل إ م ا م أ ح م د فقال نعم. قال يا عبد الأول. قال السائل أ و ل قال ل ا يا شيخ يعني يوجه ع ن ي ي السؤال للشيخ حمد ا ل أ ن ص ا ر ي <تصفيق> ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن والتبليغ هم من أ ه ل ا ل س ن ة قال الشيخ حماد ا ل أ ن ص ا ر ي أو قال, قال الوالد كل من كان على فكر مخالف ل أ ه ل ا ل س ن ة فليس منهم ف ج م ا ع ة و ا ل إ خ و ا ن والتبليغ ليسوا من اهل ا ل س ن ة ل أ ن ه م على افكار, تخالف... على أفكار تخالف... تخالفهم لا. ف... لا. فهذا العلامه ح م د ا ل أ ن ص ا ر ي يضاف إ ل ى العلماء الذين أ خ ر ج و ا التبليغ و ا ل د ع و ة من ا ل ف ر ق ا ل ن <تصفيق> ا ج ي ن و أ ي ض ا في ا ل فتوى اخرى للعلامه ح م د ا ل أ ن ص ا ر ي حفظ الله يؤكد فيها ا ل خ ر ا ف ة والضلال في ا ل ع ق ي د ة الذي عليه جماعة التبليغ عليه قال عبد ا ل أ و ل سمعته يقول دخلت م ر ة للمسجد النبوي ف ر أ ي ت ج م ا ع ة ك ب ي ر ة تحت ا ل س ا ع ة ا ل ك ب ي ر ة ف س أ ل ت أ ح د ه م من هؤلاء فقال هؤلاء ج م ا ع ة التبليغ فقلت له ماذا يبلغون فقال لي يبلغون ا ل د ع و ة في هذه البلاد ا ل ع ر ب ي ة و ق ل ت له هل بلغوا السيخ و ا ل ب و ذ ي ة ثم قلت له إ ن هؤلاء ا ل ج م ا ع ة لا يريدون العلم ولا يطلبونه فبهذه الطريقه يفسدون أ ك ث ر مما يصلحون و ج م ا ع ة التبليغ اعرفها, أعرفها جيدا هم في ا ل ع ق ي د ة م ت ر د ي ة ج ش ت ي ة وفي المذهب أ ح ن ا ف م ت ع ص ب ة و م ر ة كان لي م ح ا ض ر ة في مسجدي في الجرث في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فعندما ب د ا في ا ل ق ر ء ا ل م ح ا ض ر ة كان في المسجد ج م ا ع ة من ا ل ت ب ر ي غ خرجوا كلهم مع ب د ا ي ة المحاضره ة نحو الفوزان ما حدث للشيخ ل ي غ ر م وغيرهما من أهل العلم وأزوادها يعني يعني أو يعني أكثر من أكابر أهل هكذا ثلاثة العلماء من يؤكدون نفور جماعه التبليغ عن دروس العلم وعن مجالس العلم هذا واضح أ ن ا وجل ا تبارك الله طيب وأنا أخيراً كنت قد نسيت أخيرا أيضا قد لنأقرأ عليكم الشيخ حمود رحمه الله التي نقلها عن حمود رحمه شهادة أ س ل م الباكستاني في كتابه عن ج م ا ع ة التبليغ من أ ن ه شهد على الشيخ أ ب ي الحسن الندوي الذي كان يعد ه من أ ع ض ا ء ج م ا ع ة التبليغ أ ن ه قال ل ط ل ب ة ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في مجلسه الخاص في بيت نور ولي ب ا ل م د ي ن ة المنوره ة ليكون اتصالكم بالنبي صلى ل ل ا عليه وعلاقة وسلم اتصالا قلبيا وعلاقة قلبيا قال محمد أ س ل م هذا كلام ا ل ص ي خ ي ه نعم ثم قال <تصفيق> الشيخ ومن د ا ل ت ي كبار مشايخ التبليغيين أ ب و الحسن الندوي قد ترجم له محمد أ س ل م في كتابه ا ل م س م ى ج م ا ع ة التبليغ عقيدتها و أ ف ك ا ر مشايخها وذكر ن ه من خ ل ف ا ء و ر ف ق ا ء وتلاميذه الشيخ محمد إ ل ي ا س مؤسس ج م ا ع ة التبليغ ثم قال ق الاستاذ ل أ أ ب و الحسن علي الندوي الجشدي الصوفي هو من كبار علماء جماعة التبليغ ومدير دار العلوم لك, آه لك هنو الهند وعضو ر ا ب ط ة العالم ا ل إ س ل ا م ي ثم ذكر أ ن ه بايع الشيخ عبد القادر نعم بايع ع ب الشيخ ا ا ل د د ق راي ف و ر ي الذي هو من المشيخ السلسلة الجشتية أنه يقول بطريقة المبايع الجشتية النقشبندية يقوم بطريقة هو من أنه وقال وبايع على د ي ه في المسجد النبوي بعض ط ل ب ة ا ل ج م ا ع ة وغيرهم في ا ل س ن ة الراهنه <تصفيق> ة في مؤتمر الدعوه ة و ا ا ل ش د شهادة حمود بهذه البيعة الطالب بالجماعة الباكستاني فهذه الرحمن أيضا الشيخ التوجري حفيظ حفيظ نعم على أ ع ض ا ء هذه ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م كانوا يبايعون على هذه الطرق ا ل ص و ف ي ة بل وصل بهم الامر أ ن ه م بايعوا على هذه الطرق في داخل م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وفي داخل ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة على يد أ ح د أ ع ض ا ء هذه ا ل ج م ا ع ة الذي هو ابو الحسن الندوي الذي كان بعض هؤلاء الحزبيين من مجددي الإسلام حسن البنة يعتبره نحو من مجدد قبل الشيخ صلاح الدين مقبول حفظه الله تعالى <تصفيق> ق وصل الى ثمانمئه ص ف ح ة سماه بابي الحسن الندوي ا والوجه ا ل آ خ ر من كتاباته بين فيه ح ق ي ق ة أ م ر أ ب ي الحسن الندوي ا وكان أ ر س ل هذا الكتاب إ ل ى أ ب ي الحسن الندوي ا في حياته ولكنه ل ل أ س ف رد عليه ردا سيئا يدل على استكبار وعلى إ ص ر ا ر على البدعة وعلى اتباع الهوى ومن العلماء ل نسينا ن أ ن نذكرهم في العنصر ا ل أ و ل ممن كانوا قد أ ث ن و ا على ج م ا ع ة التبليغ في اول امرهم المحدث ابن هادي مقبل الله ا ه ي إن ش ا ء الله فيها ش خ مقبل ابن د ي رحمه ايضا ل ل له ه كانت فتوى ف كتابه المخرج من الفتنة المخرج الأمر فيها أول من في ي أ شيء من الثناء على هذه الجماعه ب أ ن له جهد في ا ل د ع و ة على نحو ما كان يقول ا ل شيخ ابن عثيمين أ ي ض ا في أ و ل أ م ر ه ثم أخيراً تتابعت الفتاوى من ا ل ع ل ا م ة مقبل ا بن هادي ب أ ش د العبارات في تجريح هذه ا ل ج م ا ع ة ب أ ش د مما يكون فكان من ضمن هذه الفتاوى هذا السؤال الذي وجه إ ل ي ه انه سئل قال شخص لابد للمسلم م من أن ينضم إلى جماعة معينة أن أن ن يدعو إليها إلى فلا هذا صحيح أن باطل ع وهذه الفتوى هي مذكوره ا وهذه الحسن في ت فتاة متفرقة ة من ف كتاب ب ل ش ي خ م ق ل الشيخ م مأكزة من ط ب كتاب و الفتوى فهذه ا ل مقبل ا ل غ ا ر ة على ا ل أ ش ر ط ة المجلد الأول الصفحة ا ل ع ش ر ي ن ب ع د ا ل م ئ ت ي ن ف أ ج ان ب الشيخ ي ب غ ينضم أ ي إ ل ى ج م ا ع ة المسلمين لان الرسول صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم آ ل ه و يقول ومن شذ شذ في النار فإذا فهو في إلى شذ المسلم عن جماعة المسلمين فهو إلى النار العزة يقول في كتابه يقول عن ورب ن في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا اما أ ن ينضم إ ل ى ج م ا ع ة التبليغ أ و ا ل إ خ و ا ن المسلمين أ و إ ل ى غيرهم فهذه جماعات م ب ت د ع ة فهذه جماعات م ب ت د ع ة لا يجوز أ ن ينضم إ ل ي ه ا ومن وقع في ا ل ب ي ع ة فلا ب أ س أ ن يتركها إ ل ا إ ذ ا كانت ا ج ت م ل ت على قصم فعليه أ ن يكفر ل أ ن الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ل ه و يقول من يمين منها يمين عن حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي لزوى ولا فرأى يكفر غيرها خيرا خير ا ق ر أ علينا زي ا ل ف ت ر ة ا ل ث ا ن ي ة ما قولكم في ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ وطريقتهم في ا ل د ع و ة وماذا تعرفون عنها جواب أ ل ف شيخ حمود توجري ر س ا ل ة اسمها اسمها. رسالة اسمها ا ل ق وكذلك ل البريغ التحذير التبريغ لقراءتها جماعة في أصح من و ا ل أ خ فالح الحربي و ا ل أ خ شرقاوي من ساكنه الجده والمؤلفات ك ث ي ر ة في بيان شركاتهم ي وصوفياتهم وما هم عليه من الضلال ودعوتهم د ع و ة م ي ت ة ولو لم تكن م ي ت ة ما كانت تذهب في وقت ا ل ش ي و ع ي ة فقد فرنسي جاءنا أخ وقلنا له ان نستطيع ان ناتي الى بلدكم للدعوه إ ل ى الله قال لا قال لا تستطيعون إ ل ا اذا كان باسم جماعه التبليغ فهو ماذون لهم ودعوتهم لو كانت في زمن ابي جهل ما انكر عليهم فهم يدعون الى ست خصال فهي دعوه مبنيه على الجهل والله عز وجل يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى ادعو ل ل ولذلك ه هذا ه ا ي ة مبنية على جهل و الى الله على رصيرة إن أنا ومن ي ل وهؤلاء ن الخمار والعامي الخمار أين ا يطلقون يذكرون معهم الخمار والعمي الذي لا يعرف شيئا فدعوتهم د ع و ة جهل وضلال ولا أ ن ص ح بالخروج معهم ويا حب لو حبذا منعوا كيف <تصفيق> ي يعني كلام ا آخر س تبحث ح ق نقرأ ا دعاك التوقيت تخرج معه ثلاثة تخرج شهر أشهر أيام أو شهر أو معه فكل ثلاثة هذه ل والله عز وجل يقول فاتقوا الله ع عز استطعتم فاتقوا ما فتخرجوا ب ز ب نشاطك وأنصحوا مع أهل السنة فإنك مراجعة قرآن واستطاعتك بالخروج مراجعة ستستبد مع أهل أ وحفظ ح د ي وتحذير من الشركيات أو الشركيات مذاقرة من عليهم م ة فلسنا محتاجين إلا محتاجين أن نخرج م ع <تصفيق> كفهز كفهز. وكان أ ي ض ا ا ل ع ل ا م ة مقبل بن هادي رحمه الله في رسالته التي س م ى ب هذه دعوتنا وعقيدتنا التي ي و ج ز فيها أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة على ط ر ي ق ة المتقدمين مثلما أ ل ف ا ل إ م ا م أ ح م د متن أو كتاب أصول, أصول, أصول السنة ألف وكذلك الطحاوي الطحاوية كتاب السنة العقيدة وفي ا ا ل ل ب ب ر ر ه ي أ شرح السنة هذه الكتب المختصرة في السنة الكتب هذه ف بين اعتقاد اهل ا ل س ن ة فكان من د م ن ا ل أ ص و ل التي ذكرها في هذه الرساله أ ن ه قال في ا ل أ ص ل السادس عشر ر الرواية وأما الوهاب الوصابي الأخ أ جماعة ما محمد من التبليغ الفاضل ابن الله عد تعد فإليك كتبه ب حفظ ك هذه عن ا ل أ ص ا ب ر وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله من علماء ا ل ح د د ي باليمن ة علماء ا ل من س ن ة ا ل آ ن في, في بلاد اليمن وكان ق التقيت د بها الله تعالى منذ حالي ثلاث سنوات حبيثه منذ و يعني نحسبه إ ن شاء الله يعني من أ ف ا ض ل أ ه ل العلم في هذا الزمان فالشيخ مقبل ع ل م ه بفضل الشيخ محمد الوصابي ينقل عنه ما قد ذكره في تلخيص ا ل أ ص و ل ا ل ب د ع ي ة عن جماعه التبليغ بل إ ن دعوتهم م ب ن ي ة على البدع إ ذ عمود دعوتهم الفقري هو الخروج بهذا التحديد من كل شهر ث ل ا ث ة أ ي ا م وفي ا ل س ن ة أ ر ب ع و ن يوما وفي العمر أ ر ب ع ه أ ش ه ر وفي كل أ س ب و ع جولتان ج و ل ة في المسجد الذي تصلي فيه و ا ل ث ا ن ي ة متنقله ة حلقة وفي يوم في ف الذي تصلي كل حلقتان المسجد والثانية في البيت في ولن يرضوا عن الشخص إ ل ا إ ذ ا التزمه ولا شك أ ن ه ب ل ع ب ه في الدين ما أ ن ز ل الله بها من سلطان و العداوة ن السنة الثالث لأهل السنة. السابع يزاهدون الناس عن العلم النافع تلميحا وتصريحا الثامن يرون أنه لا نجاة للناس إلا عن طريقهم على ذلك مثلا راقب فيها نجا ومن لم يرقب هلا ويقولون إن دعوتنا كسفينة وقد سمعت هذا المثل, المثل الأردن واليمن التاسع لا الألوهية الأسماء والصفات على ذلك لم ويقولون طريقهم من ومن سمعت منهم يهتمون يرون أنه عن ويضركون بسفينة نوح إن كسفينة نوح يرقب في بتوحيد وقد وتوحيد العاشر انهم ل ع ا ش ر إ غير مستعدين لطلب العلم ويرون الوقت الذي يصرف في طلب العلم الضائعه وفيهم غير ما ذكر <تفز> نعم نكون هذا وأيضاً لا قصرنا في شيء فيضاف في حتى إلى العلماء الذين أدخلوا جماعة التبليغ في حيث الفرق المبتدعة التبليغ حيث قال في فتواه ج م ا ع ة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه س ل ف ن الصالح ا و إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك فلا يجوز الخروج معهم ل أ ن ه ينافي منهجنا ي ن ف ي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح نعم ثم قال ف د ع و ة ج م ا ع ة التبليغ ص و ف ي ة عصريه ة ما و ض تدعو الى ا ل أ خ ل ا ق أ م ا إ ص ل ا ح عقائد م ج ت م ع فهم لا يحركون ساكنا ل أ ن هذا بزعمين يفرق الدعوة للعقيدة. طيب. ثم نقل عن بعض الكلام عن الشيخ للعقيدة نقل سعد بعض عن الحسين ثم ثم رد على ش ب ه ة تصار التي في الدروس ا ل س ا ب ق ة من أ ن ه م عندهم شيء من الخير وهذا نحو الكلام الذي ذكره حسان في بدايه فتوانه إلى خير يكون ل م هم يذكرونهم تبع أيضا أ ن ه م أ ت ب ا ع كثر ي ولكن نحن ننظر إ ل ى الصميم إ ل ى ماذا يدعون هل يدعون إ ل ى كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و و ع ق ي د ة السلف الصالح وعدم التعصب للمذاهب واتباع ا ل س ن ة حيثما كانت ومع من ومع كانت ف ج م ا ع ة التبليغ ليس لهم منهج علمي و إ ن م ا منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه نعم فهم يتلونون بكل لون فهذا آ خ ر ما تيسر في بيان حال هذه ا ل ج م ا ع ة وكفى بما ذكرناه يعني وضوحا و ر د ا على تلبيس وتدليس ا ل د ع ي ة ا ل و ا ع د محمد بن حسان ردنا, ردنا الله و إ ي ا ه إ ل ى الحق و إ ل ى اتباع سبيل السلف فنسال الله ان ينفعنا بهذه المجالس ونجعلها في ميزان حسناتنا يوم ان نلقاه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إ ل ه الا انت استغفرك ويتوب إ ل ي ك われわれもありません。